ا ل إ ش ا ر ة ا ل ب ل ي غ ة ا ل ت ا س ع ة ع ش ر ة لقد أ ث ب ت يقينا وبدلائل ق ا ط ع ة في ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل س ا ب ق ة أ ن الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم الذي ثبتت رسالته ب أ ل و ف الدلائل ا ل ق ا ط ع ة لهو برهان باهر ل ل و ح د ا ن ي ة ا ل إ ل ه ي ة ودليل ساطع ل ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة وسنعرف في هذه ا ل إ ش ا ر ة تعريفا مجملا بشكل خ ل ا ص ة ا ل خ ل ا ص ة لذلك البرهان الصادق والدليل ا ل ص ا ط ع على ا ل و ح د ا ن ي ة ل أ ن ه يلزم م ع ر ف ة الدليل و ا ل إ ح ا ط ة بوجه دلالته ما دام هو دليلا إ ل ى ا ل م ع ر ف ة ا ل إ ل ه ي ة لذا سنبين هنا باختصار شديد وجه دلالته صلى الله عليه وسلم على التوحيد ومدى صدقه وصوابه فنقول إ ن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دليل بذاته على وجود الخالق العظيم وعلى وحدانيته كما يدل عليه أ ي موجود من موجودات الكون وقد أ ع ل ن صلى الله عليه وسلم وجه دلالته هذا على التوحيد والوجود مع د ل ا ل ة الموجودات ق ا ط ب ة ومن حيث إ ن ه صلى الله عليه وسلم دليل على التوحيد سنشير إ ل ى صدق دلالته وحجيته وصوابه و أ ح ق ي ت ه ضمن خ م س ة عشر أ س ا س ا ا ل أ س ا س ا ل أ و ل إ ن هذا الدليل الذي يدل على خالق الكون بذاته وبلسانه و ب د ل ا ل ة أ ح و ا ل ه وبلسان أ ط و ا ر ه لهو صادق مصدق من قبل حقائق الكون ل أ ن دلالات جميع الموجودات إ ل ى ا ل و ح د ا ن ي ة إ ن م ا هي ب م ث ا ب ة شهادات تصديق لمن ينطق ب ا ل و ح د ا ن ي ة أ ي إ ن م ا يدعو إ ل ي ه مصدق لدى الكون كله وحيث إ ن م ا يبينه من ا ل و ح د ا ن ي ة التي هي الكمال المطلق وما يبشره من ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة التي هي الخير المطلق مطابقان تماما للحسن والكمال المتجليين في حقائق العالم فهو صادق في دعواه قطعا فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إ ذ ن برهان صادق مصدق ل ل و ح د ا ن ي ة ا ل إ ل ه ي ة و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة الأساس الثاني إ ن ذلك الدليل الصادق المصدق الذي يملك أ ل و ف ا من المعجزات أ ك ث ر مما لدى ا ل أ ن ب ي ا ء السابقين والذي أ ت ى ب ش ر ي ع ة سمحه غراء لا تنسخ ولا تبدل و ب د ع و ة شامله للجن والانس لا شك أ ن ه سيد المرسلين عليهم السلام فهو إ ذ ن جامع للحكم و ا ل أ س ر ا ر التي تنطوي عليها معجزات ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام واتفاقهم أ ي ان ق و ة إ ج م ا ع ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم إ ذ ن و ش ه ا د ة معجزاتهم تشكل ر ك ي ز ة لصدقه وصواب دعوته ثم إ ن ا ل أ ص ف ي ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين الذين بلغوا من الكمال ما بلغوا إ ن م ا كان بتربيته السامية و بهدي شريعته الحق فهو مرشدهم و سيدهم لذا فهو جامع لسر كراماتهم و تصديقهم بالجماع إ و ق و ة د ر ا س ا ت ه م و تحقيقاتهم حيث إ ن ه م سلكوا طريقا فتح أ ب و ا ب ه أ س ت ا ذ ه م و تركها م ف ت و ح ة فوجدوا ا ل ح ق ي ق ة فجميع كراماتهم و تحقيقاتهم ا ل ع ل م ي ة و إ ج م ا ع ه م إ ن م ا تمثل ر ك ي ز ة ل س ب ق أ س ت ا ذ ه م الطاهر وصواب دعوته ثم إ ن ذلك البرهان الباهر ل ل و ح د ا ن ي ة كما تبين في ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل س ا ب ق ة يملك من المعجزات ا ل ب ا ه ر ة ا ل ق ا ط ع ة ا ل ي ق ي ن ي ة و ا ل إ ر ه ا ص ا ت ا ل خ ا ر ق ة ودلائل ن ب و ة لا ريب فيها كل منها تصدقه تصديقا عظيما بحيث لو اجتمع الكون كله ليجرح ذلك التصديق لعجز دونه ا ل أ س ا س الثالث إ ن ذلك الداعي إ ل ى ا ل و ح د ا ن ي ة والمبشر ب ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة الذي ل ه هذه المعجزات الباهرات المعجزات يملك من ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ا م ي ة في ذاته ا ل م ب ا ر ك ة ومن السجايا ا ل ر ف ي ع ة في م ه م ة رسالته ومن الخصال ا ل ف ا ض ل ة فيما يبلغه من ش ر ي ع ة ودين ما يضطر إ ل ى تصديقه أ ل د أ ع د ا ئ ه فلا يجد سبيلا ل ل إ ن ك ا ر فما دام يملك في ذاته وفي مهمته وفي دينه أ س م ى ا ل أ خ ل ا ق و أ ج م ل ه ا و أ ك م ل السجايا و أ ث م ن ه ا و أ ر ف ع الخصال و أ ف ض ل ه ا فلا ريب أ ن ه مثال لكمال الموجودات وممثل لفضائل ا ل أ خ ل ا ق ومثالها المجسم و ا ل ق د و ة ا ل ح س ن ة لها ولهذا فالكمالات التي تشع من ذاته ومن مهمته ومن دينه لهي ر ك ي ز ة ق و ي ة ع ظ ي م ة لصدقه بما لا يمكن أ ن يزحزحها شيء ا ل أ س ا س الرابع إ ن ذلك الداعي إ ل ى ا ل و ح د ا ن ي ة و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة الذي هو معدل الكمالات ومعلم ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة لا ينطق عن نفسه وحسب هواه حاشاه و إ ن م ا ينطق بالوحي ا ل إ ل ه ي فهو يستلم الوحي من ربه الجليل ويبلغ به ا ل آ خ ر ي ن ل أ ن ه قد ثبت ب أ ل و ف من دلائل ا ل ن ب و ة كما ذكر في ا ل أ س س ا ل س ا ب ق ة ووضح قسم منها أ ن رب العالمين س ب ح الذي ن ه ا خلق جميع تلك المعجزات و أ ج ر ا ه ا بيد رسوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا يبين أ ن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ينطق ل أ ج ل ه وفي سبيله ويبلغ كلامه المبين و أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم الذي نزل عليه يبين ب أ ج ا ز ه الظاهر والباطن أ ن ه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب العالمين و أ ن ذاته ا ل ش ر ي ف ة صلى الله عليه وسلم وما يتحلى به من عظيم ا ل إ خ ل ا ص والتقوى و ج د ي ة ب ا ل غ ة في تبليغ أ م ر الله و أ م ا ن ة ص ا د ق ة فيه تبين في جميع أ ح و ا ل ه و أ ط و ا ر ه أ ن ه لا يتكلم باسمه الشخصي ولا من بنات فكره الذاتي وانما يتكلم باسم الله رب العالمين ثم ان الذين استمعوا إ ل ي ه من اهل الحقيقه قاطبه قد صدقوا بالكشف والتحقيق العلمي وامنوا إ ي م ا ن ا يقيديا بانه لا ينطق عن الهوى ان هو ل ا وحي يوحى فهو مبلغ امين عن رب العالمين يدعو الناس الى الرشاد بالوحي الالهي وهكذا ف إ ن صدق هذا الدليل صلى الله عليه و س ل م و أ ح ق ي ت ه يستند إ ل ى هذه ا ل أ س س ا ل أ ر ب ع ة ا ل ث ا ب ت ة ا ل ر ص ي ن ة ا ل أ س ا س الخامس إ ن ذلك المبلغ ا ل أ م ي ن لكلام الله ا ل أ ز ل ي يرى ا ل أ ر و ا ح ويتكلم مع ا ل م ل ا ئ ك ة ويرشد الجن والانس معا ً فلا يتلقى العلم من عوالم ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ر و ا ح التي هي أ س م ى من عالم ا ل إ ن س والجن بل يتلقى العلم من فوق تلك العوالم كلها بل يطلع على ما وراءها من شؤون إ ل ه ي ة فالمعجزات ا ل م ذ ك و ر ة سابقا وسيرته ا ل ش ر ي ف ة التي نقلت إ ل ي ن ا بالتواتر تثبتان هذه ا ل ح ق ي ق ة ل ذ الجن ف ا ا يتدخل ل ولا ا ل أ ر و ا ح ولا ا ل م ل ا ئ ك ة فيما يبلغه من أ م و ر بل لا يتقرب إ ل ى تبليغه حتى المقربين من ا ل م ل ا ئ ك ة سوى جبريل عليه السلام بل يتقدم أ ح ي ا ن ا حتى رفيقه جبريل عليه السلام الذي كان يصحبه معظم ا ل أ و ق ا ت الأساس السادس إ ن ذلك الدليل الذي هو سيد الملك والجن والانس إ ن م ا هو أ ن و ر ثمار ش ج ر ة الكائنات و أ ك م ل ه ا وتمثال ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة ومثال ا ل م ح ب ة ا ل ر ب ا ن ي ة والبرهان النير للحق والسراج ا ل ص ا ط ع ل ل ح ق ي ق ة ومفتاح طلسم الكائنات و خ ش ا ف لغز الخلق وشارح ح ك م ة العالم والداعي إ ل ى سلطان ا ل أ ل و ه ي ة والمرشد البارع لمحاسن ا ل ص ن ع ة ا ل ر ب ا ن ي ة فتلك الذات ا ل م ب ا ر ك ة بما تملك من صفات ج ا م ع ة إ ن م ا تمثل أ ك م ل نموذج لكمالات الموجودات لذا فهذه المزايا التي يمتلكها ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما يتصف به من ش خ ص ي ة م ع ن و ي ة تظهران بوضوح أ ن ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو ع ل ة الكون ا ل غ ا ئ ي ة أ ي إ ن ه موضع نظر خالق الكون نظر إ ل ي ه وخلق الكون ويصح القول إ ن ه لو لم يكن قد أ و ج د ه ما كان يوجد الكون نعم إ ن ما أ ت ى به هذا النبي الكريم من حقائق ا ل ق ر آ ن و أ ن و ا ر ا ل إ ي م ا ن إ ل ى الانس والجن كافه وما يشاهد في ذاته ا ل م ب ا ر ك ة من أ خ ل ا ق س ا م ي ة وكمالات ف ا ئ ق ة شاهد صادق قاطع على هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ س ا س السابع إ ن ذلك البرهان ا ل ص ا ط ع للحق والسراج المنير ل ل ح ق ي ق ة قد أ ظ ه ر دينا قيما و أ ب ر ز ش ر ي ع ة ش ا م ل ة بحيث تضم من الدساتير ا ل ج ا م ع ة ما يحقق س ع ا د ة الدارين كما أ ن ه بين أ ك م ل بيان ح ق ي ق ة الكون ووظيفته و أ س م ا ء الخالق الجليل وصفاته فالذي يمعن النظر في ذلك ا ل إ س ل ا م الحنيف و ا ل ش ر ي ع ة الغراء ا ل ش ا م ل ة في طرز تعريفها للكون يدرك يقينا أ ن ذلك الدين إ ن م ا هو نظام خالق هذا الكون الجميل الذي يعرف ذلك الخالق إ ذ كما أ ن بناء ا بارعا لقصر بديع يضع تعريفا يليق بالقصر ويكتبه ت ب ي ا ن لمهارته ا ل ف ا ئ ق ة كذلك هذا الدين العظيم و ا ل ش ر ي ع ة ا ل س م ح ة وما فيه من الشمول و ا ل إ ح ا ط ة والسمو يظهر بوضوح أ ن الذي وضعه على هذه ا ل ص و ر ة ا ل ر ف ي ع ة إ ن م ا هو واضع الكون ومدبره نعم إ ن من كان منظما لهذا الكون البديع وبهذا التنظيم الرائع لا بد أ ن ه هو الذي نظم هذا الدين ا ل أ ك م ل بهذا النظام الاجمل أ ج م ل ل الثامن الصفات ل أ س س ا ا من إن يتصف بهذه ي ة المذكورة وتستند رسالته إلى تلك الأدلة الرصيمة رسالته والركائد الرصينة ذلك الرسول الحبيب إلى تلك ذلك وتستند صلى الله ل ع يتكلم ه وسلم ي باسم عالم الغيب متوجها إ ل ى عالم ا ل ش ه ا د ة معلنا على رؤوس ا ل أ ش ه ا د من الجن و ا ل ا ن ث مخاطبا ا ل أ ق و ا م المتراصين وراء العصور ا ل م ق ب ل ة فيناديهم جميعا نداء ا رفيعا ساميا يسمعهم ق ا ط ب ة في جميع ا ل أ ع ص ا ر أ ي ن م ا وجدوا وحيثما كانوا نعم نعم نسمع ا ل أ س ا س التاسع إ ن خطابه هذا رفيع إ ل ى حد تسمعه العصور جميعا نعم إ ن كل عصر يسمع رجع صدى كلامه ا ل أ س ا س العاشر إ ن ن ا نرى في أ ح و ا ل ه وسيرته ا ل م ط ه ر ة أ ن ه يرى ثم يبلغ في ضوء ما يرى ل أ ن ه يبلغ حتى عندما تحدق به المخاطر بلا تردد ولا اضطراب وبكل ث ق ة واطمئنان بل قد يتحدى وحده العالم كله ا ل أ س ا س الحادي عشر إ ن ه قد أ ع ل ن دعوته بكل ما اتاه الله من ق و ة اعلنها جهارا حتى جعل نصف ا ل أ ر ض وخمس البشريه ة يلبون و أ ا م ر ويقولون لكل ك ل م ة صدرت منه سمعنا و أ ط ع ن ا ا ل أ س ا س الثاني عشر إ ن ه يدعو ب إ خ ل ا ص كامل و ب ج د ي ة ت ا م ة فيربي ت ر ب ي ة ر ا س خ ة بحيث إ ن دساتيرها تنقش في جباه العصور وصحائف ا ل أ ق ط ا ر ووجوه الدهور ر الأساس الثالث ع ش إ ن ه يتكلم بكلام ملؤه ا ل ث ق ة والاطمئنان فيبلغ ا ل أ ح ك ا م وهو واثق من كل ث ق ة من صدقها وصوابها ويدعو إ ل ي ه ا د ع و ة ص ر ي ح ة لا لبس فيها بحيث لو اجتمع العالم كله ما صرفه عن دعوته ولا عن حكم من تلك ا ل أ ح ك ا م وسيرته ا ل م ط ه ر ة وتاريخ حياته المباركه ة أصدق ش ا د على هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ س ا س الرابع عشر إ ن ه يدعو باطمئنان بالغ واعتماد تام و ي ب ل غ ب ث ق ة ك ا م ل ة بحيث لا يتنازل في دعوته عن شيء ولا يتردد أ م ا م أ ي م ش ك ل ة مهما كانت فلا يداخله الخوف و ا ل د ه ش ة بل يدعو بصفاء كامل و إ خ ل ا ص تام وينفذ ما يدعو إ ل ي ه من ا ل أ ح ك ا م على نفسه أ و ل ا ويزعل إ ل ي ه ثم يعلمه ا ل آ خ ر ي ن والشاهد على هذا زهده العظيم واستغناؤه عن الناس و إ ع ر ا ض ه عن زخارف الدنيا ا ل ف ا ن ي ة كما هو معلوم لدى ا ل أ ص د ق ا ء والاعداء و أ خ ض ع ه م ل أ و ا م ر ه سبحانه و أ ع ب د ه م له و أ ت ق ا ه م عن نواهيه مما يدلنا على أ ن ه مبلغ أ م ي ن لسلطان ا ل أ ز ل و ا ل أ ب د فهو رسوله الحبيب و أ خ ل ص عباده ومبلغ رسالاته نخلص من هذه ا ل أ س س ا ل خ م س ة عشر إ ن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الموصوف بتلك ا ل أ و ص ا ف ا ل م ذ ك و ر ة قد أ ع ل ن ا ل و ح د ا ن ي ة فنادى بكل ما آ ت ا ه الله من ق و ة وعلى مدار حياته ا ل م ب ا ر ك ة كلها لا إ ل ه إ ل ا الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آ ل ه عدد حسنات أ م ت ه سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم إ ك ر ا م إ ل ه ي و أ ث ر ع ن ا ي ة ر ب ا ن ي ة على أ م ل أ ن نحظى بسر ا ل آ ي ه ا ل ك ر ي م ة و أ م ا ب ن ع م ة ربك فحدث نقول إ ن أ ث ر ع ن ا ي ة ر ب ا ن ي ة ولمسه ر ح م ة إ ل ه ي ة قد ظهر أ ث ن ا ء ت أ ل ي ف هذه ا ل ر س ا ل ة أ ذ ك ر ه لقرائها الكرام كي يلتفتوا اليها باهتمام بالغ كانت ا ل ك ل م ة ا ل ح ا د ي ة والثلاثون و ا ل ت ا س ع ة ع ش ر ة اللتان تبحثان في ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ح م د ي ة مؤلفتين لذا لم يرد إ ل ى قلبي شيء حول ت أ ل ي ف هذه ا ل ر س ا ل ة ف إ ذ ا ب خ ا ط ر ة ت ر د إ ل ى القلب م ب ا ش ر ة تلح علي بالتأليف علي في وقت كانت ح د ة حافظتي قد كلت وخبت جذوتها تحت و ط أ ة المصائب والبلايا فضلا عن أ ن ن ي لم أ س ل ك في مؤلفاتي وفق مشربي سبيل النقل من الكتب قال فلان قيل كذا و ع ل ى و ن على أ ن ه ما كان لدي أ ي مصدر كان من مصادر الحديث الشريف أو السيرة المطهرة أو ولكن على الرغم من كل ذلك قلت توكلت على الله وشرعت ب ت أ ل ي ف هذه ا ل ر س ا ل ة متوكلا عليه وحده فحصل من التوفيق ا ل إ ل ه ي ما جعل حافظتي ق و ي ة بحيث كانت تمدني امدادا يفوق بكثير ح ا ف ظ ة سعيد القديم حتى كتبت نحو أ ر ب ع ي ن ص ح ي ف ة في س ر ع ة ف ا ئ ق ة خلال ما يقرب من أ ر ب ع ساعات بل كتبت خمس ع ش ر ة ص ح ي ف ة في س ا ع ة و ا ح د ة وكانت النقول على ا ل أ غ ل ب من كتب ا ل أ ح ا د ي ث كالبخاري ومسلم والبيهقي والترمذي و ا ل ش ف ى للقاضي عياض و أ ب و نعيم والطبري و أ م ث ا ل ه ا وكان قلبي يخفق ويرجف ب ش د ة إ ذ ل ا وقع ا ل خ ط أ في هذا النقل لترتب عليه ا ل إ ث م حيث إ ن ه حديث شريف ولكن أ د ر ك ن ا يقينا أ ن ا ل ع ن ا ي ة ا ل إ ل ه ي ة معنا و أ ن ا ل ح ا ج ة إ ل ى هذه ا ل ر س ا ل ة ش د ي د ة فكتبت ا ل أ ح ا د ي ث بفضل الله سليمه ة صحيحة ومع ذ فإذا ا ما ورد في ألفاظ الحديث الشريف أو في اسم الراوي خطأ فالرجاء من الإخوة الأعزاء في في من ورد أو خطأ ت صحيحه والصفح عن الخطأ النرسي عن سعيد ا ل ز ي ل ا ل أ و ل من ر س ا ل ة المعجزات ا ل أ ح م د ي ة ل م ن ا س ب ة المقام ضمت هنا ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة ع ش ر ة وهي تخص ر س ا ل ة ا ل أ ح م د ي ة مع ذيلها الذي يبحث في م ع ج ز ة انشقاق القمر تتضمن هذه ا ل ك ل م ة ا ل ل م ع ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة أ ر ب ع ع ش ر ة ر ش ح ة ا ل ر ش ح ة ا ل أ و ل ى إ ن م ا يعرف لنا ربنا هو ث ل ا ث ة معرفين أ د ل ا ء عظام أ و ل ه كتاب الكون الذي سمعنا شيئا من شهادته في ثلاث ع ش ر ة ل م ع ة من لمعات المسنوي العربي النوري ثانيه هو ا ل آ ي ة الكبرى لهذا الكتاب العظيم وهو خاتم ديوان ا ل ن ب و ة صلى الله عليه وسلم ثالثه ا ل ق ر آ ن الحكيم فعلينا ا ل آ ن أ ن نعرف هذا البرهان الثاني الناطق وهو خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وننصت إ ل ي ه خاشعين اعلم أ ن ذلك البرهان الناطق له ش خ ص ي ة م ع ن و ي ة ع ظ ي م ة ف إ ن قلت ما هو وما ماهيته قيل لك هو الذي لعظمته ا ل م ع ن و ي ة صار سطح ا ل أ ر ض مسجده و م ك ة محرابه و ا ل م د ي ن ة منبره وهو إ م ا م جميع المؤمنين ي أ ت م و ن به صافين خلفه وخطيب جميع البشر يبين لهم دساتير سعاداتهم ورئيس جميع ا ل أ ن ب ي ا ء يزكيهم ويصدقهم ب ج ا م ع ي ة دينه ل أ س ا س ا ت أ د ي ا ن ه م وسيد جميع ا ل أ و ل ي ا ء يرشدهم ويربيهم بشمس رسالته وقطب في مركز د ا ئ ر ة ح ل ق ة ذكر تركبت من ا ل أ ن ب ي ا ء والاخيار والصديقين و ا ل أ ب ر ا ر المتفقين على كلمتهم ناطقين بها وشجرة نورانية عروقها ا ل ح ي و ي ة ا ل م ت ي ن ة هي ا ل أ ن ب ي ا ء ب أ س ا س ا ت ه م ا ل س م ا و ي ة و أ غ ص ا ن ه ا الخضره الطريه وثمراتها ا ل ل ط ي ف ة ا ل ن ي ر ة هي ا ل أ و ل ي ا ء بمعارفهم ا ل إ ل ه ا م ي ة فما من دعوى يدعيها إ ل ا ويشهد له جميع ا ل أ ن ب ي ا ء مستندين بمعجزاتهم وجميع ا ل أ و ل ي ا ء مستندين بكراماتهم ف ك أ ن على كل دعوى من دعاويه خواتم جميع الكاملين إ ذ بينما تراه قال لا إ ل ه إ ل ا الله وادعى التوحيد ف إ ذ ا نسمع من الماضي والمستقبل من الصفين النورانيين أ ي شموس البشر ونجومه القاعدين في د ا ئ ر ة الذكر عين تلك ا ل ك ل م ة فيكررونها ويتفقون عليها مع اختلاف مسالكهم وتباين مشاربهم ف ك أ ن ه م يقولون ب ا ل إ ج م ا ع صدقت وبالحق نطقت ف أ ن ا لوهم أ ن يمد يده لرد دعوى ت أ ي د ت بشهادات من لا يحد من الشاهدين الذين تزكيهم معجزاتهم وكراماتهم الرشحة الثانية اعلم أن هذا البرهان النوراني أن الذي دل على التوحيد و أ ر ش د البشر إ ل ي ه كما أ ن ه ي ت أ ي د ب ق و ة ما في جناحيه ن ب و ة و و ل ا ي ة من ا ل إ ج م ا ع والتواتر كذلك الكتب تلك الكتب السماوية من بشارات التوراة والإنجيل والزبور وزبر الأولين لقد استخرج حسين الجسر تصدقه مئات إشارات بشارات استخرج من مئة من بشارة عشرة وزبر وأربع بطون حسين وضمنها في ا ل ر س ا ل ة الحميديه فلئن كانت البشارات بعد التحريف إ ل ى هذا الحد فلا شك أ ن صراحات ك ث ي ر ة كانت م و ج و د ة قبله وكذلك تصدقه رموز أ ل و ف ا ل إ ر ه ا ص ا ت ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ش ه و د ة وكذا تصدقه دلالات معجزاته من أ م ث ا ل شق القمر ونبعان الماء من ا ل أ ص ا ب ع كالكوثر ومجيء الشجر بدعوته ونزول المطر في آ ن دعائه وشبع الكثير من طعامه القليل وتكلم الضب والذئب و ا ل ض ب ي والجمل والحجر إ ل ى أ ل ف من معجزاته كما بينها ا ل ر و ا ة والمحدثون المحققون وكذا تصدقه ا ل ش ر ي ع ة ا ل ج ا م ع ة ل س ع ا د ة الدارين و ع ل م أ ن ه كما تصدقه هذه الدلائل ا ل ا ف ا ق ي ة كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته فتصدقه الدلائل الانفسيه أ ن ف س ي ة ل أعالي جميع الأخلاق الحميدة في ذاته بالاتفاق ا ا ذاته ج جميع جمع ت شخصيته م م ع ع في وكذا و ي ة ي وظيفته جميع أفابل ا ل ج ا ا الغالية والخصائل النزيهة وكذا قوة وكذا ن إ م ب ش ه ا د ة ق و ة زهده و ق و ة تقواه و ق و ة عبوديته وكذا كمال ث و ق ه ب ش ه ا د ة سيره وكمال جديته وكمال متانته وكذا ق و ة أ م ن ي ت ه في حركاته ب ش ه ا د ة ق و ة اطمئنانه تصدقه كالشمس ا ل ص ا ط ع ة في دعوى تمسكه بالحق وسلوكه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ر ش ح ة ا ل ث ا ل ث ة اعلم أ ن للمحيط الزماني والمكاني ت أ ث ي ر ا عظيما في محاكمات العقول ف إ ن شئت فتعال لنذهب إ ل ى خير القرون وعصر ا ل س ع ا د ة ا ل ن ب و ي ة لنحظى بزيارته الكريمه صلى الله عليه وسلم ولو بالخيال وهو على ر أ س وظيفته يعمل فافتح عينيك وانظر ف إ ن أ و ل ما يتظاهر لنا من هذه ا ل م م ل ك ة شخص خارق له حسن ص و ر ة ف ا ئ ق ة في حسن س ي ر ة ر ا ئ ق ة فها هو آ خ ذ بيده كتابا معجزا كريما وبلسانه خطابا موجزا حكيما يبلغ خ ط ب ة أ ز ل ي ة ويتلوها على جميع بني آ د م بل على جميع الجن والانس بل على جميع الموجودات فيا للعجب ا ما يقول نعم إ ن ه يقول عن أ م ر جسيم ويبحث عن ن ب ا عظيم إ ذ يشرح ويحل اللغز العجيب في سر خلقه العالم ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سر ح ك م ة الكائنات ويوضح ويبحث عن ا ل أ س ئ ل ة الثلاث ا ل م ع ض ل ة التي شغلت العقول و أ و ق ع ت ه ا في ا ل ح ي ر ة إ ذ هي ا ل أ س ئ ل ة التي ي س أ ل عنها كل موجود وهي من أ ن ت ومن أ ي ن و إ ل ى أ ي ن ا ل ر ش ح ة ا ل ر ا ب ع ة انظر إ ل ى هذا الشخص النوراني كيف ينشر من ا ل ح ق ي ق ة ضياء ا ل نوارا ومن الحق نورا مضيئا حتى صير ليل البشر نهارا وشتاءه ربيعا ف ك أ ن الكائنات تبدل شكلها فصار العالم ضاحكا مسرورا بعدما كان عبوسا قمطريرا ف إ ذ ا ما نظرت إ ل ى الكائنات خارج نور إ ر ش ا د ه ترى في الكائنات م أ ت م ا عموميا وترى موجوداتها ك ا ل أ ج ا ن ب الغرباء و ا ل أ ع د ا ء لا يعرف بعض بعضا بل يعاديه وترى جامداتها جنائز د ه ا ش ة وترى حيواناتها و أ ن ا س ي ه ا أ ي ت ا م ا باكين بضربات الزوال والفراق فهذه هي م ا ه ي ة الكائنات عند م ا لم يدخل في د ا ئ ر ة نوره فانظر ا ل آ ن بنوره وبمرصاد دينه وفي د ا ئ ر ة شريعته إ ل ى الكائنات فكيف تراها فانظر قد تبدل شكل العالم فتحول بيت ا ل م أ ت م العمومي مسجد الذكر والفكر ومجلس ا ل ج ذ ب ة والشكر وتحول ا ل أ ع د ا ء ا ل أ ج ا ن ب من الموجودات أ ح ب ا ب ا و إ خ و ا ن ا وتحول كل من جامداتها ا ل م ي ت ة ا ل ص ا م ت ة حيا مؤنسا م أ م و ر ا مسخرا ناطقا بلسان حاله آ ي ا ت خالقه وتحول ذ و ا ل ح ي ا ة منها ا ل أ ي ت ا م الباكون الشاكون ذاكرين في تسبيحاتهم شاكرين لتسريحهم عن وظائفهم ا ل ر ش ح ة ا ل خ ا م س ة لقد تحولت بذلك النور حركات الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها من ا ل ع ب ث ي ة و ا ل ت ف ا ه ة وملعبه ا ل م ص ا د ف ة إ ل ى مكاتيب ر ب ا ن ي ة وصحائف آ ي ا ت ت ك و ي ن ي ة ومرايا اسماء إ ل ه ي ة حتى ترقى العالم وصار كتاب ا ل ح ك م ة ا ل ص م د ا ن ي ة وانظر إ ل ى ا ل إ ن س ا ن كيف ترقى من حضيض ا ل ح ي و ا ن ي ة الذي هوى إ ل ي ه بعجزه و ف ق ه وبعقله الناقل ل أ ح ز ا ن الماضي ومخاوف المستقبل ترقى إ ل ى أ و ج ا ل خ ل ا ف ة بتنور ذلك العقل والعجز والفقر فانظر كيف صارت أ س ب ا ب سقوطه من عجز وفقر وعقل أ س ب ا ب صعوده بسبب تنورها بنور ه ا ل ل ش خ ص النوراني فعلى هذا لو لم يوجد هذا الشخص لسقطت الكائنات و ا ل إ ن س ا ن وكل شيء إ ل ى د ر ج ة العدم لا ق ي م ة ولا أ ه م ي ة لها فيلزم لمثل هذه الكائنات ا ل ب د ي ع ة ا ل ج م ي ل ة من مثل هذا الشخص الخارق الفائق المعرف المحقق ف إ ذ ا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات إ لا معنى لها ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ن ا ا ل ر ش ح ة ا ل س ا د س ة ف إ ن قلت من هذا الشخص الذي نراه قد صار شمسا للكون كاشفا بدينه عن كمالات الكائنات وما يقول قيل لك انظر واستمع إ ل ى ما يقول ها هو يخبر عن س ع ا د ة أ ب د ي ة ويبشر بها ويكشف عن ر ح م ة بلا ن ه ا ي ة ويعلنها ويدعو الناس إ ل ي ه ا وهو دلال محاسن س ل ط ن ة ا ل ر ب و ب ي ة ونظارها وكشاف مخفيات كنوز ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة ومعرفها فانظر إ ل ي ه من ج ه ة وظيفته رسالته تره برهان الحق وسراج ا ل ح ق ي ق ة وشمس ا ل ه د ا ي ة و و س ي ل ة ا ل س ع ا د ة ثم انظر إ ل ي ه من ج ه ة شخصيته عبوديته تره مثال ا ل م ح ب ة ا ل ر ح م ا ن ي ة وتمثال ا ل ر ح م ة ا ل ر ب ا ن ي ة وشرف ا ل ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن ي ة و أ ن و ر أ ز ه ر ثمرات ش ج ر ة الخلقه ثم انظر كيف أ ح ا ط نوره ودينه بالشرق والغرب في س ر ع ة البرق الشارق وقد قبل باذعان القلب ما يقرب من نصف ا ل أ ر ض ومن خمس بني آ د م ه د ي ة هدايته بحيث تفدي له أ ر و ا ح ه ا فهل يمكن للنفس والشيطان أ ن يناقشا بلا م غ ا ل ط ة في مدعيات مثل هذا الشخص لا سيما في دعوى هي أ س ا س كل مدعياته وهو لا إ ل ه إ ل ا الله بجميع مراتبها ا ل ر ش ح ة ا ل س ا ب ع ة ف إ ن شئت أ ن تعرف أ ن ما يحركه إ ن م ا هو ق و ة قدسيه فانظر إ ل ى إ ج ر ا ء ا ت ه في هذه ا ل ج ز ي ر ة ا ل و ا س ع ة أ ل ا ترى هذه ا ل أ ق و ا م ا ل م خ ت ل ف ة ا ل ب د ا ئ ي ة في هذه الصحراء ا ل ش ا س ع ة المتعصبين لعاداتهم المعاندين في عصبيتهم وخصامهم كيف رفع هذا الشخص جميع أ خ ل ا ق ه م ا ل س ي ئ ة ا ل ب د ا ئ ي ة وقلعها في زمان قليل د ف ع ة و ا ح د ة وجهزهم ب أ خ ل ا ق ح س ن ة ع ا ل ي ة فصيرهم معلم العالم ا ل إ ن س ا ن ي و أ س ا ت ذ ا ل أ م م ا ل م ت م د ن ة فانظر ليست سلطنته على الظاهر فقط بل ها هو يفتح القلوب والعقول ويسخر ا ل أ ر و ا ح والنفوس حتى صار محبوب القلوب ومعلم العقول ومربي النفوس وسلطان ا ل أ ر و ا ح ا ل ر ش ح ة ا ل ث ا م ن ة من المعلوم أ ن رفع ع ا د ة ص غ ي ر ة كالتدخين مثلا من ط ا ئ ف ة ص غ ي ر ة ب ا ل ك ل ي ة قد يعثر على حاكم عظيم ب ه م ة ع ظ ي م ة مع أ ن ن ا نرى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد رفع ب ا ل ك ل ي ة عادات ك ث ي ر ة من أ ق و ا م ع ظ ي م ة متعصبين لعاداتهم معاندين في حسياتهم رفعها ب ق و ة ج ز ئ ي ة و ه م ة ق ل ي ل ة في ظاهر الحال وفي زمان قصير وغرس بدلها برسوخ تام في سجيتهم عادات ع ا ل ي ة وخصائل غ ا ل ي ة فيتراءى لنا من خوارق إ ج ر ا ء ا ت ه ا ل أ س ا س ي ة الوف ما ر أ ي ن ا فمن لم ير ى هذا العصر السعيد ندخل في عينه هذه ا ل ج ز ي ر ة ونتحداه فليجرب نفسه فيها ف ل ي أ خ ذ و ا م ئ ة من فلاسفتهم وليذهبوا اليها وليعملوا مائه سنه هل يتيسر لهم ان يفعلوا جزءا من مائه جزء مما فعله صلى الله عليه وسلم في سنه بالنسبه إ ل ى ذلك الزمان الرجحه التاسعه اعلم إ ن كنت عارفا بسجيه البشر انه لا يتيسر لعاقل ان يدعي في دعوى فيها مناظره كذبا يخجل بظهوره و أ ن يقوله بلا حرج وبلا تردد وبلا اضطراب يشير إ ل ى حيلته وبلا تصنع وتهيج يوميان إ ل ى كذبه أ م ا م أ ن ظ ا ر خصومه النقاده ولو كان شخصا صغيرا ولو في و ظ ي ف ة ص غ ي ر ة ولو ب م ك ا ن ة ح ق ي ر ة ولو في ج م ا ع ة ص غ ي ر ة ولو في م س أ ل ة ح ق ي ر ة فكيف يمكن تداخل ا ل ح ي ل ة ودخول الخلاف في مدعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظيم في و ظ ي ف ة ع ظ ي م ة ب ح ي ث ي ة ع ظ ي م ة مع أ ن ه يحتاج ل ح م ا ي ة ع ظ ي م ة وفي ج م ا ع ة ع ظ ي م ة مقابل خصومه ع ظ ي م ة وفي م س أ ل ة ع ظ ي م ة وفي د ع و ة ع ظ ي م ة وها هو يقول ما يقول بلا مبالاه ب م ع ت ر ب وبلا تردد وبلا تحرج وبلا تخوف وبلا اضطراب وبصفوه ص م ي م ي ة و ب ج د ي ة خ ا ل ص ة وبطرز يثير أ ع ص ا ب خصومه بتزييف عقولهم وتحقير نفوسهم وكسر أ ز ت ه م ب أ س ل و ب شديد علوي فهل يمكن تداخل ا ل ح ي ل ة في مثل هذه ا ل د ع و ة من مثل هذا الشخص في مثل هذه ا ل ح ا ل ة ا ل م ذ ك و ر ة كلا إ ن هو الا وحي يوحى نعم إ ن الحق أ غ ن ى من أ ن يدلس ونظر ا ل ح ق ي ق ة أ ع ل ى من أ ن يدلس عليه نعم إ ن مسلكه الحق مستغن عن التدليس ونظره النفاذ منزه من أ ن يلتبس عليه الخيال ب ا ل ح ق ي ق ة ا ل ر ش ح ة ا ل ع ا ش ر ة انظر واستمع إ ل ى ما يقول ها هو يبحث عن حقائق م ذ ه ش ة ع ظ ي م ة ويبحث عن مسائل ج ا ذ ب ة للقلوب ج ا ل ب ة للعقول إ ل ى ا ل د ق ة والنظر إ ذ من المعلوم أ ن شوق كشف حقائق ا ل أ ش ي ا ء قد ساق الكثيرين من أ ه ل حب الاستطلاع و ا ل ل ه ف ة والاهتمام إ ل ى فداء ا ل أ ر و ا ح أ ل ا ترى أ ن ه لو قيل لك إ ن فديت نصف عمرك أ و نصف مالك لنزل من القمر أ و المشتري شخص يخبرك بغرائب أ ح و ا ل ه م ا ويخبرك ب ح ق ي ق ة مستقبل أ ي ا م ك اظنك ترضى بالفداء فيا لا ل ع ج ب ترضى لدفع ما تتلهف إ ل ي ه بنصف العمر والمال ولا تهتم بما يقول هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويصدقه إ ج م ا ع أ ه ل الشهود وتواتر أ ه ل الاختصاص من ا ل أ ن ب ي ا ء والصديقين و ا ل أ و ل ي ا ء والمحققين بينما هو يبحث عن شؤون سلطان ليس القمر في مملكته إ ل ا كذباب يطير حول فراش وهذا يحوم حول سراج من بين أ ل و ف من القناديل التي أ س ر ج ه ا في منزل من بين أ ل و ف منازله الذي أ ع د ه لضيوفه وكذا يخبر عن عالم هو محل الخوارق والعجائب وعن انقلاب عجيب بحيث لو ا ن ف ل ق ت ا ل أ ر ض وتطايرت جبالها كالسحاب ماساوت عشر معشار غرائب ذلك الانقلاب ف إ ن شئت فاستمع من لسانه أ م ث ا ل السور ا ل ج ل ي ل ة إ ذ ا الشمس كورت و إ ذ ا السماء ف ط ر ت و إ ذ ا زلزلت ا ل أ ر ض زلزالها و ا ل ق ا ر ع ة وكذا يخبر بصدق عن مستقبل ليس مستقبل الدنيا ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه إ ل ا ك ق ط ر ة سراب بلا طائل ب ا ل ن س ب ة إ ل ى بحر بلا ساحل وكذا يبشر عن شهود ب س ع ا د ة ليست س ع ا د ة الدنيا ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه ا إ ل ا كبرق زائل ب ا ل ن س ب ة إ ل ى شمس س ر م د ي ة ا ل ر ش ح ة ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة إ ن تحت حجاب هذه الكائنات ذات العجائب و ا ل أ س ر ا ر تنتظرنا أ م و ر أ ع ج ب ولا بد ل ل إ خ ب ا ر عن تلك العجائب والخوارق من شخص عجيب خارق يستشف من أ ح و ا ل ه أ ن ه يشاهد ثم يشهد ويبصر ثم يخبر نعم نشاهد من شؤونه و أ ط و ا ر ه أ ن ه يشاهد ثم يشهد فينذر ويبشر وكذا يخبر عن مرضيات رب العالمين الذي غمرنا بنعمه ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة ومطالبه منا وهكذا فيا ح س ر ة على الغافلين ويا خ س ا ر ة على الضالين ويا عجبا من ب ل ا ه ة أ ك ث ر الناس كيف تعاموا عن هذا الحق وتصاموا عن هذه ا ل ح ق ي ق ة لا يهتمون بكلام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع أ ن من ش أ ن مثله أ ن تفدى له ا ل أ ر و ا ح ويسرع إ ل ي ه بترك الدنيا وما فيها ا ل ر ش ح ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة اعلم أ ن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المشهود لنا بشخصيته المعنويه المشهور في العالم بشؤونه ا ل ع ل و ي ة كما أ ن ه برهان ناطق صادق على ا ل و ح د ا ن ي ة ودليل حق ب د ر ج ة ح ق ا ن ي ة التوحيد كذلك هو برهان قاطع ودليل ص ا ط ع على ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة بل كما أ ن ه بدعوته وبهدايته سبب حصول ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة و و س ي ل ة وصولها كذلك بدعائه وعبوديته سبب وجود تلك ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة و و س ي ل ة إ ي ج ا د ه ا و ل م ن ا س ب ة المقام نكرر هذا السر الذي ورد في مبحه الحشر ف إ ن شئت فانظر إ ل ي ه وهو في الصلاه الكبرى التي ب ع ظ م ة وسعتها صيرت هذه ا ل ج ز ي ر ة بل ا ل أ ر ض مصلين بتلك ا ل ص ل ا ة الكبرى ثم انظر إ ن ه يصلي تلك ا ل ص ل ا ة بهذه ا ل ج م ا ع ة العظمى ب د ر ج ة ك أ ن ه هو إ م ا م محراب عصره و ا ص ط ف خلفه مقتدين به جميع أ ف ا ض ل بني آ د م من آ د م عليه السلام إ ل ى هذا العصر إ ل ى آ خ ر الدنيا في صفوف ا ل أ ع ص ا ر مؤتمين به ومؤمنين على دعائه ثم استمع ما يفعل في تلك ا ل ص ل ا ة بتلك ا ل ج م ا ع ة فها هو يدعو ل ح ا ج ة ش د ي د ة ع ظ ي م ة ع ا م ة بحيث تشترك معه في دعائه ا ل أ ر ض بل السماء بل كل الموجودات فيقولون ب أ ل س ن ة ا ل أ ح و ا ل نعم يا ربنا تقبل دعائه فنحن أ ي ض ا بل مع جميع ما تجلى علينا من أ س م ا ئ ك نطلب حصول ما يطلب هو ثم انظر إ ل ى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضرع بافتقار عظيم في اشتياق شديد وبحزن عميق في م ح ب و ب ي ة ح ز ي ن ة بحيث يهيج بكاء الكائنات فيبكيها فيشركها في دعائه ثم انظر ل أ ي مقصد و غ ا ي ة يتضرع فهو يدعو لمقصد لولا حصول ذاك المقصد لسقط ا ل إ ن س ا ن بل العالم بل كل المخلوقات إ ل ى أ س ف ل سافلين لا ق ي م ة لها ولا معنى وبمطلوبه تترقى الموجودات إ ل ى مقامات كمالاتها ثم انظر كيف يتضرع باستمداد مديد في غياث شديد في استرحام بتودد حزين بحيث يسمع العرش والسماوات ويهيج وجدها حتى ك أ ن العرش والسماوات يقول آ م ي ن اللهم آ م ي ن ثم انظر ممن يطلب مسؤوله نعم يطلب من القدير السميع الكريم ومن العليم البصير الرحيم الذي يسمع أ خ ف ى دعاء من أ خ ف ى حيوان في أ خ ف ى ح ا ج ة إ ذ يجيبه بقضاء حاجته ب ا ل م ش ا ه د ة وكذا يبصر أ د ن ى أ م ل في أ د ن ى ذي ح ي ا ة في أ د ن ى غ ا ي ة إ ذ يوصله إ ل ي ه ا من حيث لا يحتسب ب ا ل م ش ا ه د ة ويكرم ويرحم ب ص و ر ة ح ك ي م ة وبطرد منتظم لا يبقى ريب في أ ن هذه ا ل ت ر ب ي ة والتدبير من سميع عليم ومن بصير حكيم ا ل ر ش ح ة ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة فيا للعجب ا ما يطلب هذا الذي قام على ا ل أ ر ض وجمع خلفه جميع أ ف ا ض ل بني آ د م ورفع يديه متوجها إ ل ى العرش ا ل أ ع ظ م يدعو دعاء يؤمن عليه الثقلان ويعلم من شؤونه انه شرف نوع الانسان وفريد الكون والزمان وفخر هذه الكائنات في كل ان ويستشفع بجميع الاسماء القدسيه الالهيه المتجليه في مرايا الموجودات بل تدعو وتطلب تلك الاسماء عين ما يطلب هو فاستمع ها هو يطلب البقاء واللقاء والجنه والرضا فلو لم يوجد ما لا يعد من ا ل أ س ب ا ب ا ل م و ج ب ة ل إ ع ط ا ء ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة من ا ل ر ح م ة و ا ل ع ن ا ي ة و ا ل ح ك م ة و ا ل ع د ا ل ة المشهودات المتوقف كونها ر ح م ة و ع ن ا ي ة و ح ك م ة و ع د ا ل ة على وجود ا ل آ خ ر ة وكذا جميع ا ل أ س م ا ء ا ل ق د س ي ة التي هي أ س ب ا ب ا م ق ت ض ي ة لها لكفى دعاء هذا الشخص النوراني لأن له يبني ربه له و ل أ ب ن ا ء جنسه ا ل ج ن ة كما ينشئ لنا في كل ربيع جنانا م ز ي ن ة بمعجزات مصنوعاته فكما صارت رسالته سببا لفتح هذه الدار الدنيا للامتحان و ا ل ع ب و د ي ة كذلك صار د ع ا ؤ ه في عبوديته سببا لفتح دار ا ل آ خ ر ة ل ل م ك ا ف آ ت والمجازاه فهل يمكن أ ن يقبل هذا الانتظام الفائق في هذه ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة في هذه ا ل ص ن ع ة ا ل ح س ن ة بلا قصور في هذا الجمال بلا قبح ب د ر ج ة أ ن ط ق أ ه ل التحقيق والعقل بليس في ا ل إ م ك ا ن أ ب د ع مما كان أ ن تتغير هذه الحقائق إ ل ى قبح مشين وظلم موحش وتشوش عظيم أي بعدم مجيء ا ل آ خ ر ة إ ذ سماع ادنى صوت من أ د ن ى خلق في أ د ن ى ح ا ج ة وقبولها ب أ ه م ي ة ت ا م ة مع عدم سماع أ ر ف ع صوت ودعاء في أ ش د ح ا ج ة وعدم قبول أ ح س ن مسؤول في أ ج م ل أ م ل ورجاء قبح ليس مثله قبح وقصور لا يساويه قصور ح ا ش ا ثم ح ا ش ا وكلا لا يقبل مثل هذا الجمال المشهود بلا قصور مثل هذا القبح ا ل م ح ب فيا رفيقي في هذه ا ل س ي ا ح ة ا ل ع ج ي ب ة أ ل ا يكفي كما ر أ ي ت ف إ ن أ ر د ت ا ل إ ح ا ط ة فلا يمكن بل لو بقينا في هذه ا ل ج ز ي ر ة ما ئ ة سنة م أ ح ط ن ا ولا مللنا من النظر بجزء واحد من م ئ ة جزء من عجائب وظائفه وغرائب إ ج ر ا ء ا ت ه فلنرجع ا ل ق ه ق ر ة ولننظر عصرا عصرا كيف اخضرت تلك العصور و ا س ت ف ا د ت من فيض هذا العصر نعم ترى كل عصر تمر عليه قد انفتحت أ ز ا ه ي ر ه بشمس عصر ا ل س ع ا د ة و أ س م ر كل عصر من أ م ث ا ل أ ب ي ح ن ي ف ة والشافعي و أ ب ي يزيد ا ل ب ص ط ا م ي والجنيد والشيخ عبد القادر الكيلاني و ا ل إ م ا م الغزالي والشاه النقشبند و ا ل إ م ا م الرباني ونظائرهم أ ل و ف ثمرات منورات من فيض ه د ا ي ة ذلك الشخص النوراني فلنؤخر تفصيلات مشهوداتنا في رجوعنا إ ل ى وقت آ خ ر ونصلي ونسلم على ذلك النور الهادي ذي المعجزات بصلوات وسلام تشير إ ل ى قسم من معجزاته على من أ ن ز ل عليه الفرقان الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم سيدنا محمد أ ل ف أ ل ف ص ل ا ة و أ ل ف أ ل ف سلام بعدد حسنات أ م ت ه على من بشر برسالته ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور وبشر بنبوته ا ل إ ر ه ا ص ا ت وهواتف الجن و أ و ل ي ا ء ا ل إ ن س وكواهن البشر وانشق ب إ ش ا ر ت ه القمر سيدنا محمد أ ل ف أ ل ف ص ل ا ة وسلام بعدد أ ن ف ا س أ م ت ه على من جاءت لدعوته الشجر ونزل س ر ع ة بدعائه المطر و أ ض ل ت ه ا ل غ م ا م ة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أ ص ا ب ع ه ثلاث مرات كالكوثر و أ ن ط ق الله له الضب والظبي و ا ل ج ز ع و ا ل ز ر ا ع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا وشفيعنا محمد أ ل ف أ ل ف ص ل ا ة وسلام بعدد كل الحروف ا ل م ت ش ك ل ة في الكلمات ا ل م ت م ث ل ة ب إ ذ ن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند ق ر ا ء ة كل ك ل م ة من ا ل ق ر آ ن من كل قارئ من أ و ل النزول إ ل ى آ خ ر الزمان و ا ر ف ر لنا وارحمنا يا إ ل ه ن ا بكل ص ل ا ة منها آ م ي ن اعلم أ ن دلائل ا ل ن ب و ة ا ل أ ح م د ي ة لا تعد ولا تحد ولقد صنف في بيانها أ ع ظ م المحققين و أ ن ا مع عجزي وقصوري قد بينت شعاعات من تلك الشمس في ر س ا ل ة ت ر ك ي ة م س م ا ة بشعاعات من م ع ر ف ة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المكتوب التاسع عشر وكذا بينت إ ج م ا ل ا وجوه إ ع ج ا ز معجزاته الكبرى أ ي ا ل ق ر آ ن وقد أ ش ر ت بفهم القاصر إ ل ى أ ر ب ع ي ن وجها من وجوه إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن في ر س ا ل ة اللوامع وقد بينت من تلك الوجوه واحدا وهو ا ل ب ل ا غ ة ا ل ف ا ئ ق ة ا ل ن ظ م ي ة في مقدار أ ر ب ع ي ن ص ح ي ف ة من تفسير العربي المسمى ب إ ش ا ر ا ت ا ل إ ع ج ا ز ف إ ن شئت فارجع إ ل ى هذه الكتب ا ل ث ل ا ث ة ا ل ر ش ح ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة اعلم أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم الذي هو بحر المعجزات و ا ل م ع ج ز ة الكبرى يثبت ا ل ن ب و ة ا ل أ ح م د ي ة و ا ل و ح د ا ن ي ة ا ل إ ل ه ي ة إ ث ب ا ت ا ويقيم حججا ويسوق براهين ويبرز أ د ل ة تغني عن كل برهان آ خ ر فنحن هنا سنشير إ ل ى تعريفه ثم نشير إ ل ى لمعات من إ ع ج ا ز ه تلك التي أ ث ا ر ت تساؤلا لدى البعض ف ا ل ق ر آ ن الحكيم الذي يعرف ربنا لنا هو ا ل ت ر ج م ة ا ل أ ز ل ي ة لهذه الكائنات والترجمان ا ل أ ب د ي ل أ ل س ن ت ه ا التاليات ل ل آ ي ا ت التكوينيه ومفسر كتاب العالم وكذا هو كشاف لمخفيات كنوز ا ل أ س م ا ء ا ل م س ت ت ر ة في صحائف السماوات و ا ل أ ر ض وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون ا ل م ض م ر ة في سطور الحادثات وكذا هو لسان الغيب في عالم ا ل ش ه ا د ة وكذا هو خ ز ي ن ة المخاطبات ا ل أ ز ل ي ة ا ل س ب ح ا ن ي ة و ا ل ا ل ت ف ا ت ا ت ا ل أ ب د ي ة ا ل ر ح م ا ن ي ة وكذا هو أ س ا س و ه ن د س ة وشمس لهذا العالم المعنوي ا ل إ س ل ا م ي وكذا هو خ ر ي ط ة للعالم ا ل أ خ ر و ي وكذا هو قول شارح وتفسير واضح وبرهان قاطع وترجمان ساطع لذات الله وصفاته و أ س م ا ئ ه وشؤونه وكذا هو مرب للعالم ا ل إ ن س ا ن ي وكالماء والضياء ل ل إ ن س ا ن ي ة الكبرى التي هي ا ل إ س ل ا م ي ة وكذا هو الحكمه الحقيقيه لنوع البشر وهو المرشد المهدي الى ما خلق البشر له وكذا هو للانسان كما انه كتاب شريعه كذلك هو كتاب حكمه وكما أ ن ه كتاب دعاء وعبوديه كذلك هو كتاب امر ودعوه وكما انه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكر وكما أ ن ه كتاب واحد لكن فيه كتب ك ث ي ر ة في م ق ا ب ل ة جميع حاجات ا ل إ ن س ا ن ا ل م ع ن و ي ة كذلك هو كمنزل مقدس مشحون بالكتب والرسائل حتى إ ن ه أ ب ر ز لمشرب كل واحد من أ ه ل المشارب ا ل م خ ت ل ف ة ولمسلك كل واحد من أ ه ل المسالك ا ل م ت ب ا ي ن ة من ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل ص د ق ي ن ومن العرفاء والمحققين ر س ا ل ة ل ا ئ ق ة لمذاق ذلك المشرب وتنويره ولمساق ذلك المسلك وتصويره حتى ك أ ن ه م ج م و ع ة الرسائل فانظر إ ل ى بيان ل م ع ة ا ل إ ع ج ا ز في تكرارات ا ل ق ر آ ن التي يتوهمها القاصرون نقصا في ا ل ب ل ا غ ة اعلم أ ن ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه كتاب ذكر وكتاب دعاء وكتاب د ع و ة يكون تكراره أ ح س ن و أ ب ل غ بل أ ل ز م وليس كما ظنه القاصرون اذ الذكر يكرر والدعاء يردد و ا ل د ع و ة ت ؤ ك د إ ذ في تكرير الذكر تنوير وفي ترديد الدعاء تقرير وفي تكرار ا ل د ع و ة ت أ ك ي د و ع ل م أ ن ه لا يمكن لكل أ ح د في كل وقت ق ر ا ء ة تمام ا ل ق ر آ ن الذي هو دواء وشفاء لكل أ ح د في كل وقت فلهذا أ د ر ج الحكيم الرحيم أ ك ث ر المقاصد ا ل ق ر آ ن ي ة في أ ك ث ر سوره لا سيما ا ل ط و ي ل ة منها حتى صارت كل س و ر ة ق ر آ ن ا ص غ ي ر ة فسهل السبيل لكل أ ح د دون أ ن يحرم أ ح د ا فكرر التوحيد والحشر و ق ص ة موسى عليه السلام اعلم أ ن ه كما أ ن الحاجات ا ل ج س م ا ن ي ة م خ ت ل ف ة في ا ل أ و ق ا ت كذلك الحاجات ا ل م ع ن و ي ة ا ل إ ن س ا ن ي ة أ ي ض ا م خ ت ل ف ة ا ل أ و ق ا ت ف إ ل ى قسم في كل آ ن ك هو الله للروح ك ح ا ج ة الجسم إ ل ى الهواء و إ ل ى قسم في كل س ا ع ة ك بسم الله وهكذا فقس فتكرار ا ل آ ي ا ت والكلمات إذن ل ل ل د ا ل ة ع ل ى تكرر ان ل وللإشارة إلى شدة الاحتياج إليها ل ا ا ح ت ت ي ج و شدة ب ي ه عرق القران ا ا ح ت ي ي ج و إ ا الاحتياج ه وللتشويق و على ت ح ي ك ج ت الاحتياج, ولتحريك الاحتياج إلى تلك ه ا الأرضية ا ء إلى ل م ع و ي ة ع ل مؤسس أن القرآن م لهذا الدين العظيم المتين و أ س ا س ا ت لهذا العالم ا ل إ س ل ا م ي ومقلب لاجتماعيات البشر ومحولها ومبدلها وجواب لمكررات اسئله الطبقات ا ل م خ ت ل ف ة ل ل ب ش ر ي ة ب أ ل س ن ة ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ح و ا ل ولا بد للمؤسس من التكرير للتثبيت ومن الترديد ل ل ت أ ك ي د ومن التكرار للتقرير و ا ل ت أ ي ي د اعلم أ ن ا ل ق ر آ ن يبحث عن مسائل ع ظ ي م ة ويدعو القلوب إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بها وعن حقائق د ق ي ق ة ويدعو العقول إ ل ى معرفتها فلا بد لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أ ف ك ا ر ا ل ع ا م ة من التكرار في صور م خ ت ل ف ة و أ س ا ل ي ب م ت ن و ع ة اعلم أ ن لكل آ ي ة ظهرا وبطنا وحدا و م ط ل ع ة ولكل ق ص ة وجوها و أ ح ك ا م ا وفوائد ومقاصد فتذكر في موضع لوجه وفي آ خ ر ل أ خ ر ى وفي س و ر ة لمقصد وفي أ خ ر ى ل آ خ ر وهكذا فعلى هذا لا تكرار إ ل ا في ا ل ص و ر ة أ م ا إ ج م ا ل ا ل ق ر آ ن الكريم بعض المسائل ا ل ك و ن ي ة و إ ب ه ا م ه في بعض آ خ ر فهو ل م ع ة اعجاز ساطع وليس كما توهمه اهل ا ل إ ل ح ا د من قصور ومدار نقد ف إ ن قلت ل أ ي شيء لا يبحث ا ل ق ر آ ن عن الكائنات كما يبحث عنها فن ا ل ح ك م ة و ا ل ف ل س ف ة فيدع بعض المسائل مجملا ويذكر أ خ ر ى ذكرا ينسجم مع شعور العوام و أ ف ك ا ر ه م فلا يمسها ب أ ذ ن ولا يرهقها بل يذكرها سلسلا بسيطا في الظاهر نقول جوابا ل أ ن ا ل ف ل س ف ة عدلت عن طريق ا ل ح ق ي ق ة وضلت عنها وقد فهمت حتما من الدروس والكلمات ا ل س ا ب ق ة أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن م ا يبحث عن الكائنات استطرادا للاستدلال على ذات الله وصفاته و أ س م ا ئ ه الحسنى أ ي يفهم معاني هذا الكتاب كتاب الكون العظيم كي يعرف خالقه أ ي إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم يستخدم الموجودات لخالقها لا ل أ ن ف س ه ا فضلاً عن أ ن ه يخاطب الجمهور وعلى هذا فما دام ا ل ق ر آ ن يستخدم الموجودات دليلا وبرهانا فمن شرط الدليل أ ن يكون ظاهرا و أ ظ ه ر من ا ل ن ت ي ج ة أ م ا م نظر الجمهور ثم إ ن ا ل ق ر آ ن ما دام مرشدا فمن ش أ ن ب ل ا غ ة ا ل إ ر ش ا د م م ا ش ا ة نظر العوام و م ر ا ع ا ة حس ا ل ع ا م ة و م ؤ ا ن س ة فكر الجمهور لئلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا ف ا ئ د ة ولا يتشرد حسهم بلا م ص ل ح ة ف أ ب ل و ا ل خ ط ا ب معهم و ا ل إ ر ش ا د أ ن يكون ظاهرا بسيطا سهلا لا يعجزهم وجيزا لا يمللهم مجملا فيما لا يلزم تفصيله لهم و ي ض ر ب ب ا ل أ م ث ا ل لتقريب ما دق من ا ل أ م و ر إ ل ى فهمهم فلان ا ل ق ر آ ن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغه الارشاد الا يذكر ما يوقع الاكثريه في المغلطه والمكابره مع البديهيات في نظرهم الظاهري والا أ يغير بلا لزوم ما هو متعارف محسوس عندهم وان يهمل او يجمل ما لا يلزم لهم في وظيفتهم الاصليه فمثلا يبحث عن الشمس لا للشمس ولا عن ماهيتها بل لمن نورها وجعلها سراجا وعن وظيفتها ب ص ي ر و ر ت ه ا محورا لانتظام ا ل ص ن ع ة ومركزا لنظام الخلقه وما الانتظام والنظام إ ل ا مرايا م ع ر ف ة الصانع الجليل فيعرفنا ا ل ق ر آ ن ب إ ر ا ء ة نظام النسج وانتظام المنسوجات كمالات فاطرها الحكيم وصانعها العليم فيقول والشمس تجري ويفهم بها وينبه إ ل ى تصرفات ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل ع ظ ي م ة في اختلاف الليل والنهار وتناوب الصيف والشتاء وفي لفت النظر إ ل ي ه ا تنبيه السامع إ ل ى ع ظ م ة ق د ر ة الصانع وانفراده في ربوبيته فمهما كانت ح ق ي ق ة جريان الشمس و ب أ ي ص و ر ة كانت لا تؤثر تلك ا ل ح ق ي ق ة في مقصد ا ل ق ر آ ن في إ ر ا ء ة الانتظام المشهود والمنسوج معا ويقول أ ي ض ا وجعل الشمس سراجا ففي تعبير السراج تصوير العالم ب ص و ر ة قصر وتصوير ا ل أ ش ي ا ء ا ل م و ج و د ة فيه في ص و ر ة لوازم ذلك القصر ومزيناته ومطعوماته لسكان القصر ومسافريه و إ ح س ا س أ ن ه قد أ ح ض ر ت ه ا لضيوفه وخدامه يد كريم رحيم وما الشمس إ ل ا م أ م و ر مسخر وسراج منور ففي تعبير السراج تنبيه إ ل ى ر ح م ة الخالق في ع ظ م ة ربويته و إ ف ه ا م إ ح س ا ن ه في س ا ع ة رحمته و إ ح س ا س كرمه في ع ظ م ة سلطنته ف ا ل آ ن استمع ماذا يقول الفلسفي الثرثار في الشمس يقول هي كتله ع ظ ي م ة من المائع الناري تدور حول نفسها في مستقرها تطايرت منها شرارات وهي أ ر ض ن ا وسيارات أ خ ر ى فتدور هذه ا ل أ ج ر ا م ا ل ع ظ ي م ة ا ل م خ ت ل ف ة في الجسامه ضخامتها كذا ماهيتها كذا فانظر ماذا أ ف ا د ت ك هذه ا ل م س أ ل ة غير ا ل ح ي ض ة ا ل م د ه ش ة و ا ل د ه ش ة ا ل م ح ش ة فلم تفدك كمالا علميا ولا ذوقا روحيا ولا غ ا ي ة إ ن س ا ن ي ة ولا ف ا ئ د ة د ي ن ي ة فقس على هذا لتقدر ق ي م ة المسائل ا ل ف ل س ف ي ة التي ظاهرها مزخرف وباطنها ج ه ا ل ة ف ا ر غ ة فلا يغرنك تشعشع ظاهرها وتعرض عن بيان ا ل ق ر آ ن المعجز اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن شفاء لنا من كل داء ومؤنسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا وفي الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي ا ل ق ي ا م ة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي ا ل ج ن ة رفيقا و إ ل ى الخيرات كلها دليلا و إ م ا م ا بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ر ح م الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أ ن ز ل عليه الفرقان الحكيم وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن آمين القرآن المثنوي خمسة من تنبيه في العربي النوري أربعين ذكرنا نوعا من أنواع البالغ نوعا البالغ لقد عشر إعجاز وذلك في ست قطرات ل ل ر ش ع ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة ولا س ي م ن ن ك ة ا ل د ق ي ق ة الست ل ل ق ط ر ة ا ل ر ا ب ع ة لذا أ ج م ل ن ا هنا مكتفين بما ذكرناه هناك فمن شاء فليراجعه زيل معجزة والحادية والثلاثين الكلمة التاسعة القمر ل ل شقاق ا بسم عشرة الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا آ ي ه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر إ ن ف ل ا س ف ة ماديين ومن يقلدونهم تقليدا أ ع م ى يريدون أ ن يطمسوا ويخسفوا م ع ج ز ة ش ق ا ق القمر ا ل ص ا ط ع كالبدر فيثير و ا حولها أ و ه ا م ا ف ا س د ة إ ذ يقولون لو كان الانشقاق قد حدث فعلا د ع ر ف ه العالم ولذكرته كتب التاريخ كلها الجواب إ ن انشقاق القمر م ع ج ز ة ل إ ث ب ا ت ا ل ن ب و ة وقعت أ م ا م الذين سمعوا بدعوى ا ل ن ب و ة و أ ن ك ر و ه ا وحدثت ليلا في وقت تسود فيه ا ل غ ف ل ة و أ ظ ه ر ت آ ن ي ا فضلا عن أ ن اختلاف المطالع ووجود السحاب والغمام و أ م ث ا ل ه ا من الموانع تحول دون ر ؤ ي ة القمر علما أ ن أ ع م ا ل الرصد ووسائل الحضاره لم تكن في ذلك الوقت م ن ت ش ر ة لذا لا يلزم أ ن يرى الانشقاق كل الناس في كل مكان ولا يلزم أ ي ض ا أ ن يدخل كتب التاريخ فاستمع ا ل آ ن إ ل ى نقاط خمس فقط من بين الكثير منها ت ب د ل ب إ ذ ن الله سحب ا ل أ و ه ا م التي تلبدت على وجه هذه ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ا ه ر ة ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى إ ن تعنت الكفار في ذلك الزمان معلوم ومشهور تاريخا فعندما أ ع ل ن ا ل ق ر آ ن الكريم وانشق القمر وبلغ ص ب ا ه ا ل آ ف ا ق لم ي ج ر أ ح د من الكفار وهم يجحدون ب ا ل ق ر آ ن أ ن يكذب بهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ي ينكر وقوع ا ل ح ا د ث ة إ ذ لو لم تكن ا ل ح ا د ث ة قد وقعت فعلا في ذلك الوقت ولم تكن ث ا ب ت ة لدى أ و ل ئ ك الكفار ل ن د ف ع و ا ب ش د ة ليبطلوا دعوى ا ل ن ب و ة ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم بينما لم تنقل كتب التاريخ والسير شيئا من أ ق و ا ل الكفار ح و ل إ ن ك ا ر ه م ح د و ث ا ا ل ن ش ق ا ق إ ل ا ما ب ي ن ت ه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي ي م ة و ق و لانهم سحر مستمر وهو أن ل ذ ي ش ا د و ا ا ل ع ج ز ة م ن ا ل ك ف ا ا ر ق ل و ا ه ذ ا سحر ك اشياء اخرى لانهم يجب ان ل ك و ا ن هناك ل اشياء ا خ ر فسألوهم ف أ خ ب ر و ه م أ ن ه م ر أ و ا مثل ذلك فقالوا إ ن سحر يتيم ابي طالب قد بلغ السماء النقطة الثانية لقد قال معظم آئمة علم الكلام من أمثال التفتزاني انشقاق القمر متواتر مثل فوران الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم وارتواء الجيش لقد علم مثل صلى عليه وسلم من إن من بين منه آئمة سعد معظم ومثل حنين الجذع من فراقه صلى الله عليه وسلم الذي كان يستند إ ل ي ه أ ث ن ا ء ا ل خ ط ب ة وسماع ج م ا ع ة المسجد لانينه أ ي إ ن ا ل ح ا د ث ة نقلتها ج م ا ع ة غ ف ي ر ة عن ج م ا ع ة غ ف ي ر ة يستحيل تواطؤهم على الكذب ف ا ل ح ا د ث ة م ت و ا ت ر ة تواترا قطعيا كظهور المذنب قبل أ ل ف س ن ة وكوجود ج ز ي ر ة سرنديد التي لم نرها وهكذا ترى أ ن إ ث ا ر ة الشكوك حول هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ق ا ط ع ة و أ م ث ا ل ه ا من المسائل ا ل م ش ا ه د ة شهودا عيانا إ ن م ا هي ب ل ا ه ة و ح م ا ق ة إ ذ يكفي فيها أ ن ه ا من الممكنات وليست مستحيلا علما أ ن انشقاق القمر ممكن كانفلاق الجبل ببركان الجبل النقطة الثالثة إ ن ا ل م ع ج ز ة ت أ ت ي ل إ ث ب ا ت دعوى ا ل ن ب و ة عن طريق إ ق ن ا ع المنكرين وليس إ ر غ ا م ه م على ا ل إ ي م ا ن لذا يلزم إ ظ ه ا ر ه ا للذين سمعوا دعوى ا ل ن ب و ة بما يوصلهم إ ل ى ا ل ق ن ا ع ة والاطمئنان إ ل ى صدق ا ل ن ب و ة أ م ا إ ظ ه ا ر ه ا في جميع ا ل أ م ا ك ن أ و إ ظ ه ا ر ه ا إ ظ ه ا ر ا بديهيا بحيث يضطر الناس إ ل ى القبول والرضوخ فهو مناه ل ح ك م ة الله الحكيم ذي الجلال ومخالف أ ي ض ا لسر التكليف ا ل إ ل ه ي ذلك ل أ ن سر التكليف ا ل إ ل ه ي يقتضي فتح المجال أ م ا م العقل دون سلب الاختيار منه فلو كان الخالق الكريم قد ترك م ع ج د ة الانشقاق ب ا ق ي ة لساعتين من الزمان و أ ظ ه ر ه ا للعالم أ ج م ع و د خ ل ت ب ط و ن ا ل ت ا ر ي خ كما ي ر ي د ه ا ا ل ف ل ا س ف ة لان ا ل ك ف ا ر ي ق و ل و ن ه ن ه ا ظ ا ه ر ة ف ل ك ي ة م ع ت ا د ة وما ك ا ن ت حجة ع ل ى صدق ا ل ن ب و ة و ل ا معجزة تخص ا ل ر س و ل ا ف ه لسفه ل س ف ل س ف ل ه ل ه ل س ه ل س ه لسفه لسفه لسفه لسفه لسفه لسفه ي س ف ه لسفه ل س ف ل ع ف ل س ف لسفه لسفه لسفه لسفه لسفه ل ه لسفه ل ا ف ه لسفه لسفه ل تتساوى أ ر و ا ح س ا ف ل ة كالفحم الخسيس من أ م ث ا ل أ ب ي جهل مع ا ل أ ر و ا ح ا ل ع ا ل ي ة ا ل ص ا ف ي ة ك ا ل أ ل م ا س من أ م ث ا ل أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه أ ي لكان يضيع سر التكليف ا ل إ ل ه ي و ل أ ج ل هذا فقد وقعت ا ل م ع ج ز ة آ ن ي ا وفي الليل وحين تسود ا ل غ ف ل ة وغدا اختلاف المطالع والغمام و أ م ث ا ل ه ا حجبا أ م ا م ر ؤ ي ة الناس لها فلم تدخل بطون كتب التاريخ ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة إ ن هذه ا ل م ع ج ز ة التي وقعت ليلا و آ ن ي ا وعلى حين غ ف ل ة لا يراها كل الناس دون شك في كل مكان بل حتى لو ظهرت لبعضهم فلا يصدق عينه ولو صدقها ف إ ن ح ا د ث ة كهذه م ر و ي ة من شخص واحد لا تكون ذات ق ي م ة للتاريخ ولقد رد العلماء المحققون ما زيد في ر و ا ي ة ا ل م ع ج ز ة من أ ن القمر بعد انشقاقه قد هبط إ ل ى ا ل أ ر ض قالوا ربما أ د خ ل هذه ا ل ز ي ا د ة بعض المنافقين ليسقطوا ا ل ر و ا ي ة من قيمتها ويهونوا من ش أ ن ه ا ثم إ ن في ذلك الوقت كانت سحب الجهل تغطي سماء إنجلترا سماء فاذا ن النهار والصباح قد تنفس في الصين واليابان وفي غيرها من البلدان هناك موانع ي وأمريكا في في وفي غيرها للرؤية ا والصباح فلا تشاهد وضح أخرى ه قد ه ل م علمت ج ز ة ا ع ظ ي ة فيها فإذا ع ل م هذا ف ت أ م ل في كلام الذي يقول ان تاريخ إ ن ج ل ت ر ا والصين واليابان و أ م ر ي ك ا و أ م ث ا ل ه ا من البلدان لا تذكر هذه ا ل ح ا د ث ة إ ذ ن لم تقع أ ي ه ذ ر هذا أ ل ا تبا للذين يقتاتون على ف ت ا ة أ و ر و ب ا ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة إ ن انشقاق القمر ليس ح ا د ث ة حدثت من تلقاء نفسها بناء على أ س ب ا ب ط ب ي ع ي ة وعن طريق ا ل م ص ا د ف ة بل أ و ق ع ه ا الخالق الحكيم رب الشمس والقمر حدثا خارقا للسنن ا ل ك و ن ي ة تصديقا ل ر س ا ل ة رسوله الحبيب صلى الله عليه وسلم و إ ع ل ا ن ا عن صدق دعوته ف أ ب ر ز ه سبحانه وتعالى وفق حكمته وبمقتضى سر ا ل إ ر ش ا د والتكليف وحكمه تبليغ ا ل ر س ا ل ة وليقيم ا ل ح ج ة على من شاء من المشاهدين له بينما أ خ ف ا ه اقتضاء لحكمته سبحانه ومشيئته عمن لم تبلغهم د ع و ة نبيه صلى الله عليه وسلم من الساكنين في أ ق ط ا ر العالم وحجبه عنهم بالغيوم والسحاب وباختلاف المطالع وعدم طلوع القمر أ و شروق الشمس في بعض البلدان وانجلاء النهار في أ خ ر ى وغروب الشمس في غيرها و أ م ث ا ل ه ا من ا ل أ س ب ا ب ا ل د ا ع ي ة إ ل ى حجب ر ؤ ي ة الانشقاق فلو أ ظ ه ر ت ا ل م ع ج ز ة إ ل ى جميع الناس في العالم كله ف إ م ا انها كانت تبرز لهم ن ت ي ج ة إ ش ا ر ة الرسول ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه و س ل م و إ ظ ه ا ر ا ل م ع ج ز ة ن ب و ي ة وعندها تصل إ ل ى ا ل ب د ا ه ا أ ي يضطر الناس كلهم إ ل ى التصديق أ ي يسلب منهم الاختيار فيضيع سر التكليف بينما ا ل إ ي م ا ن يحافظ على ح ر ي ة العقل في الاختيار ولا يسلبها منه أ و أ ن ه ا تبرز لهم ك ح ا د ث ة س م ا و ي ة محضه ة و ع ن د ا تنقطع صلتها بالرسالة الأحمدية و ل ا لها مزية خاصة الخلاصة تبقى مزية إ ن انشقاق القمر لا ر ي ب فيه فلقد أ ث ب ت إ ث ب ان ت ا ا ق يكون س هناك ستاحججين قطيع على وقوع ا ن شقاق القمر في س ت ة أنواع من ا ل إ ج م ا ع ولكن ل ل أ س ف لم نوف ي هذا المقام حقه من البحث فظل مقتضرا من بين الكثير منها وهي إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن وهم العدول واتفاق العلماء المحققين من المفسرين لدى تفسيرهم وانشق القمر ونقل جميع المحدثين الصادقين في رواياتهم وقوعه ب أ س ا ن ي د ك ث ي ر ة وبطرق ع د ي د ة و ش ه ا د ة جميع أ ه ل الكشف و ا ل إ ل ه ا م من ا ل أ و ل ي ا ء الصادقين الصالحين وتصديق أ ئ م ة علم الكلام المتبحرين رغم تباين مسالكهم ومشاربهم وقبول ا ل أ م ة التي لا تجتمع على ضلاله كما نص عليه الحديث الشريف كل ذلك القمر يبين شقاق القمر ويثبته إ ث ب ا ت ا ً قاطعا ً يضاهي الشمس في وضوحها حاصل الكلام كان البحث إ ل ى هنا باسم التحقيق العلمي إ ل ز ا م ا ً للخصم أ م ا بعد هذا فسيكون الكلام باسم ا ل ح ق ي ق ة و ل أ ج ل ا ل إ ي م ا ن فقد نطق التحقيق العلمي هكذا أ م ا ا ل ح ق ي ق ة فتقول إ ن خاتم ديوان ا ل ن ب و ة صلى الله عليه وسلم وهو القمر المنير لسماء ا ل ر س ا ل ة وقد سمت و ل ا ي ة عبوديته إ ل ى م ر ت ب ة ا ل م ح ب و ب ي ة ف أ ظ ه ر ت ا ل ك ر ا م ة العظمى و ا ل م ع ج ز ة الكبرى بالمعراج أ ي بجولان جسم أ ر ض ي في آ ف ا ق السماوات ا ل ع ل ا وتعريف أ ه ل السماوات به ف أ ث ب ت ت بتلك ا ل م ع ج ز ة ولايته العظمى لله ومحبوبيته ا ل خ ا ل ص ة له وسموه على أ ه ل السماوات و ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى كذلك فقد شق سبحانه القمر المعلق في السماء والمرتبط مع ا ل أ ر ض ب إ ش ا ر ة من عبده في ا ل أ ر ض ف أ ظ ه ر معجزته هذه إ ث ب ا ت ا ل ر س ا ل ة ذلك العبد الحبيب حتى أ ص ب ح صلى الله عليه وسلم كالفلقين المنيرين للقمر فعرج إ ل ى أ و ج الكمالات بجناحي ا ل و ل ا ي ة و ا ل ر س ا ل ة النورانيين حتى بلغ قاب قوسين أ و أ د ن ى و أ ص ب ح فخرا ل أ ه ل السماوات كما هو فخر ل أ ه ل ا ل أ ر ض عليه وعلى آ ل ه وصحبه ا ل ص ل ا ة والتسليمات ملء ا ل أ ر ض والسماوات سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم اللهم بحق من انشق القمر ب إ ش ا ر ت ه اجعل قلبي وقلوب ط ل ب ة رسائل النور الصادقين كالقمر في م ق ا ب ل ة شمس ا ل ق ر آ آمين آ ن م ي ن قطعة م ن ي ل ر س ا ل ة ا ل م ع ج ز ا ت ا ل م س م د ي ة ك ت ب ه ذ ان البحث ض م ب ح و ث دلائل ل ا ن ب و ة ا ل أ ح م د يجب ة و ا ان ع سؤال و ن في ا ل إ ش ك ا الأول ل م ن ث ل ا ث ة إ ش ك ا ل ا ت مهمة و ر د ت في ن ه ا ي ة ا ل أ س ا س ا ل ث ا ل ث م ن ر س ا ل ة ا ل م ع ر ا فهو ب م ث ا ب ة فهرس مختصر س ؤ ا ل ل م الجواب اختص م ع ر العظيم الله صلى عليه محمد س ل م ل ج و ا إ ن إ ش ك ا ل ك م ا ل أ و ل هذا قد حل مفصلا في الكلمات الثلاث والثلاثين ضمن كتاب الكلمات إ ل ا أ ن ن ا نشير هنا مجرد إ ش ا ر ه م ج م ل ة على ص و ر ة فهرس موجز إ ل ى كمالات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته و أ ن ه هو ا ل أ ح ر ى بهذا المعراج العظيم أ و ل ا إ ن الكتب ا ل م ق د س ة ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور تضم ب ش ا ر ا ت ب ن ب و ة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم و إ ش ا ر ا ت إ ل ي ه رغم تعرضها إ ل ى التحريفات طوال العصور وقد استنبط في عصرنا هذا العالم المحقق حسين الجسر عشرا و م ا ئ ة بشاره منها و أ ث ب ت ه ا في كتابه الموسوم ا ل ر س ا ل ة الحميديه ثانيا إ ن ه ثابت تاريخيا ورويت بروايات ص ح ي ح ة بشارات ك ث ي ر ة بشر بها الكهان من أ م ث ا ل الكاهنين المشهورين شق وسطيح قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر أ ن ه نبي آ خ ر الزمان ثالثا ما حدث ل ي ل ة مولده صلى الله عليه وسلم من سقوط ا ل أ ص ن ا م في ا ل ك ع ب ة وانشقاق إ ي و ا ن كسرى و أ م ث ا ل ه ا من ا ل إ ر ه ا ص ا ت والخوارق ا ل م ش ه و ر ة في كتب التاريخ رابعا نبعان الماء من بين أ ص ا ب ع ه ا ل ش ر ي ف ة وسقيه الجيش به وحنين الجذع اليابس الموجود في المسجد النبوي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفراقه عنه و أ ن ي ن ه أ م ا م ج م ا ع ة غ ف ي ر ة من الصحب الكرام وانشقاق القمر كما نصت عليه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وانشق القمر و أ م ث ا ل ه ا من المعجزات ا ل ث ا ب ت ة لدى العلماء المحققين والتي تبلغ ا ل أ ل ف قد أ ث ب ت ت ه ا كتب السير والتاريخ خامسا لقد اتفق ا ل أ ع د ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء بما لا ريب فيه أن ما ي ت ح ل صلى ى به ا ل ل عليه ه و س ل م من ا ل أ خ ل ا ق الفاضلة ه وفي أ س م ى ا ل درجات وفي أ ن ما ي ت ص به ا س م ا ي درجات وفي أعلى ا ل م ر ا ت ت ب ش ه د بذلك م ع ا م ل ا ت ه و س ل و ك ه مع ا ل ن ا س وأن شريعته ا ل غ ر ا ء ت ض م أكمل ا ل ل ل خ ص ا ا ح س ن ة تشهد بذلك م ح ا س ن الأخلاق في د ي ن ه ا ل ق و ي م س س ا ت لقد أ ش ر ن ا في ا ل إ ش ا ر ه ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة إ ل ى أ ن الرسول الكريم صلى ل ل ا هو عليه س ل م هو الذي أ ظ ه ر أ ع ل ى مراتب ا ل ع ب و د ي ة و أ س م ا ه ا ب ا ل ع ب و د ي ة ا ل ع ظ ي م ة في دينه ت ل ب ي ة ل إ ر ا د ة الله في ظهور الوهيته بمقتضى الحكمه ة و أ ن ه وانه كذلك ك م هو بديهي و أ هو كذلك كما هو بديهي, وأنه هو كذلك كما هو بديهي أ ك ر م دال على جمال في كمال مطلق لخالق العالم و أ ف ض ل معرف لبى ا ر ا د ة الله سبحانه في إ ظ ه ا ر ذلك الجمال ب و س ا ط ة مبعوث كما تقتضيه ا ل ح ك م ة و ا ل ح ق ي ق ة و أ ن ه هو كذلك كما هو مشاهد أ ع ظ م دال على كمال صنعه في جمال مطلق لصانع العالم و ب أ ع ظ م د ع و ة و أ ن د ى صوت فلبى إ ر ا د ة الله جل وعلا في جلب ا ل أ ن ظ ا ر إ ل ى كمال صنعته و ا ل إ ع ل ا ن عنها و أ ن ه هو كذلك ب ا ل ض ر و ر ة أ ك م ل من أ ع ل ن عن جميع مراتب التوحيد فلبى إ ر ا د ة رب العالمين في إ ع ل ا ن ا ل و ح د ا ن ي ة على طبقات ك ث ر ة المخلوقات وأنه هو كذلك بالضرورة كذلك أ ج ل ى م ر آ ه و أ ص ف ا ه ا لعكس محاسن جمال مالك العالم ولطائف حسنه المنزه كما تشير إ ل ي ه آ ث ا ر ه ا ل ب د ي ع ة وهو أ ف ض ل من أ ح ب ه وحببه فلبى إ ر ا د ت ه سبحانه في ر ؤ ي ة ذلك الجمال المقدس واراءته بمقتضى ا ل ح ق ي ق ة و ا ل ح ك م ة و أ ن ه هو كذلك بالبداهة أ ع ظ م من عرف ما في خزائن الغيب لصانع هذا العالم تلك الخزائن ا ل م ل أ ى ب أ ب د ع المعجزات و أ ث م ن الجواهر وهو أ ف ض ل من أ ع ل ن عنها ووصفها فلبى إ ر ا د ت ه سبحانه في إ ظ ه ا ر تلك الكنوز ا ل م خ ف ي ة و أ ن ه هو كذلك بالبداهه اكمل مرشد ب ا ل ق ر آ ن الكريم للجن والانس بل للروحانيين و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ع ظ م من بين معاني آ ث ا ر صانع هذه الكائنات التي زينها ب أ ر و ع ز ي ن ة ومكن فيها أ ر ب ا ب الشعور من مخلوقاته لينعم النظر والتفكر والاعتبار فلبى إ ر ا د ت ه سبحانه في بيان معاني تلك ا ل آ ث ا ر وتقدير قيمتها ل أ ه ل الفكر و ا ل م ش ا ه د ة و أ ن ه هو كذلك ب ا ل ب د ا ه ة أ ح س ن من كشف بحقائق ا ل ق ر آ ن عن مغزى القصد من تحولات الكائنات و ا ل غ ا ي ة منها و أ ك م ل من حل اللغز المحير في الموجودات وهو أ س ئ ل ة ث ل ا ث ة م ع ض ل ة من أ ن ت ومن أ ي ن و إ ل ى أ ي ن فلبى إ ر ا د ت ه سبحانه في كشف ذلك الطلسم المغلق لذوي الشعور ب و س ا ط ة مبعوث و أ ن ه هو كذلك ب ا ل ب د ا ه ة أ ك م ل من بين المقاصد ا ل إ ل ه ي ة ب ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ح س ن من وضح السبيل إ ل ى م ر ض ا ة رب العالمين ف ل ب ى إ ر ا د ت ه سبحانه في تعريف ما يريده من ذوي الشعور وما يرضاه لهم ب و س ا ط ة مبعوث بعدما عرف نفسه لهم نفسه بجميع مصنوعاته ا ل ب د ي ع ة وحببها إ ل ي ه م بما أ س ب غ عليهم من نعمه ا ل غ ا ل ي ة و أ ن ه هو كذلك ب ا ل ب د ا ه ا أ ع ظ م من استوفى م ه م ة ا ل ر س ا ل ة ب ا ل ق ر آ ن الكريم و أ د ا ه ا أ ف ض ل أ د ا ء في أ س م ى م ر ت ب ة و أ ب ل غ ص و ر ة و أ ح س ن طراز فلبى إ ر ا د ة رب العالمين في صرف وجه هذا ا ل إ ن س ا ن من ا ل ك ث ر ة إ ل ى ا ل و ح د ة ومن الفاني إ ل ى الباقي ذلك ا ل إ ن س ا ن الذي خلقه سبحانه ث م ر ة للعالم ووهب له من الاستعدادات ما يسع العالم كله وهياه ل ل ع ب و د ي ة ا ل ك ل ي ة وابتلاه بمشاعر م ت و ج ه ة إ ل ى ا ل ك ث ر ة والدنيا وحيث إ ن أ ش ر ف الموجودات هم ذ و ا ل ح ي ا ة و أ ن ب ل ا ل أ ح ي ا ء هم ذوي الشعور و أ ك ر م ذوي الشعور هم بنو ادم الحقيقيون الكاملون لذا فالذي أ د ى من بين بني ا ل إ ن س ا ن المكرم تلك الوظائف ا ل م ذ ك و ر ة آ ن ف ا و أ ع ط ى حقها من ا ل أ د ا ء في أ ف ض ل ص و ر ة و أ ع ظ م م ر ت ب ة من مراتب ا ل أ د ا ء لا ريب أ ن ه سيعرج بالمعراج العظيم فيكون قاب قوسين أ و أ د ن ى وسيطرق باب ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة وسيفتح خزائن ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة وسيرى حقائق ا ل إ ي م ا ن ا ل غ ي ب ي ة ر ؤ ي ة شهود ومن ذا يكون غير ذلكم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ث ا ب ع ا يجد ا ل م ت أ م ل في هذه المصنوعات ا ل م ب ث و ث ة في الكون أ ن فيها فعل التحسين في منتهى الجمال وفعل التزيين في منتهى ا ل ر و ع ة فبديهي أ ن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان على وجود إ ر ا د ة التحسين وقصد التزيين لدى صانع تلك المصنوعات فتلك ا ل إ ر ا د ة ا ل ش د ي د ة تدل ا ل ض ر و ر ة على وجود ر غ ب ة ق و ي ة س ا م ي ة و م ح ب ة م ق د س ة لدى ذلك الصانع نحو صنعته لذا فمن البديهي أ ن يكون أ ح ب مخلوق لدى الخالق الكريم الذي يحب مصنوعاته هو من يتصف ب أ ج م ع تلك الصفات ومن يظهر في ذاته لطائف ا ل ص ن ع ة إ ظ ه ا ر ا كاملا ومن يعرفها ويعرفها ومن يحبب نفسه ويستحسن ب إ ع ج ا ب وتقدير جمال المصنوعات ا ل أ خ ر ى فمن الذي جعل السماوات و ا ل أ ر ض ترن بصدى سبحان الله ما شاء الله الله أ ك ب ر من أ ذ ك ا ر ا ل إ ع ج ا ب والتسبيح والتكبير تجاه ما يرصع المصنوعات من مزايا تزينها ومحاسن تجملها ولطائف وكمالات تنورها ومن الذي هز الكائنات بنغمات ا ل ق ر آ ن الكريم فانجذب البر والبحر إ ل ي ه ا في شوق عارم من الاستحسان والتقدير في تفكر و إ ع ل ا ن وتشهير في ذكر وتهليل من ذا يكون تلك الذات ا ل م ب ا ر ك ة غير محمد ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم فمثل هذا النبي الكريم الذي يضاف إ ل ى ك ف ة حسناته في الميزان مثل ما قامت به أ م ت ه من حسنات بسر السبب كالفاعل والذي تضاف إ ل ى كمالاته ا ل م ع ن و ي ة الصلوات التي تؤديها ا ل أ م ة جميعا والذي يفاض عليه من ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة ومحبتها ما لا يحدهما حدود فضلا عما يناله من ثمرات ما أ د ا ه من م ه م ة رسالته من ثواب معنوي عظيم نعم فمثل هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم لا ريب أ ن ذهابه إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ل ى س د ر ة المنتهى و إ ل ى العرش ا ل أ ع ظ م فيكون قاب قوسين أ و أ د ن ى إ ن م ا هو عين الحق وذات ا ل ح ق ي ق ة ومحض الحكمه ة المرتبة السادسة عشرة من رسالة الآية الكبرى التي تبحث عن الرسالة الأحمدية لمناسبة الكبرى التي المقام من تبحث عن الحقت هذه ا ل م ر ت ب ة هنا ثم خاطب ذلك السائح في الدنيا عقله قائلا ما دمت أ ب ح ث عن مالكي وخالقي باستنطاق موجودات الكون هذا فمن ا ل أ و ل ى لي أ ن أ ز و ر من هو أ ك م ل إ ن س ا ن في الوجود و أ ع ظ م من يقود إ ل ى الخير حتى بتصديق أ ع د ا ئ ه و أ ع ل ا ه م صيغا و أ ص د ق ه م حديثا و أ س م ا ه م منزله و أ ن و ر ه م عقلا أ ل ا وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أ ض ا ء بفضائله و ب ق ر آ ن ه أ ر ب ع ة عشر قرنا من الزمان و ل أ ج ل ان احظى بزيارته الكريمه واستفسر منه ما ابحث عنه ينبغي أ ن نذهب معا إ ل ى خير القرون إ ل ى عصر ا ل س ع ا د ة عصر النبوه فدخل بعقله إ ل ى ذلك العصر ف ر أ ى أ ن ذلك العصر قد صار به صلى الله عليه وسلم عصر ل وسلم ي ه ع س ع ا د ة ل ل ب ش ر ي ة حقا ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم قد حول في زمن يسير بالنور الذي أ ت ى به قوما غارقين في أ ش د أ م ي ة و أ ع ر ق ب ذ ا و ة حولهم إ ل ى ا س ا ت ذ ة العالم وسادته وكذا خاطب عقله قائلا علينا قبل كل شيء أ ن نعرف شيئا عن ع ظ م ة هذه الذات ا ل م ع ج ز ة وذلك من أ ح ق ي ة أ ح ا د ي ث ه وصدق أ خ ب ا ر ه ثم نستفسر منه عن خالقنا سبحانه فباشر بالبحث فوجد على صدق نبوته من ا ل أ د ل ة ا ل ق ا ط ع ة ا ل ث ا ب ت ة ما لا يعد ولا يحصى ولكنه خلص إ ل ى تسع منها أ و ل ه ا هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بجميع السجايا الفاضلة والخصال ا ل ح م ي د ة حتى شهد بذلك غرماؤه وظهور مئات المعجزات منه كانشقاق القمر الذي انشق إ ل ى نصفين ب إ ش ا ر ة من إ ص ب ع ه كما نص عليه ا ل ق ر آ ن وانشق القمر وانهزام جيش ا ل أ ع د ا ء بما دخل أ ع ي ن ه م جميعا من التراب القليل الذي رماه عليهم بقبضته كما نصت عليه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وارتواء اصحابه من الماء النابع كالكوثر من بين أ ص ا ب ع ه ا ل خ م س ة ا ل م ب ا ر ك ة عندما اشتد بهم العطش وغيرها من مئات المعجزات التي ظهرت بين يديه و ا ل م ن ق و ل ة إ ل ي ن ا نقلا صحيحا قاطعا أ و متواترا فاستطلعها السائح إ ل ى المكتوب التاسع عشر أ ي ر س ا ل ة المعجزات ا ل أ ح م د ي ة تلك ر س ا ل ة ا ل خ ا ر ق ة ذات ا ل ك ر ا م ة ا ل م ت ض م ن ة ب أ ك ث ر من ث ل ا ث م ا ئ ة م ع ج ز ة من معجزاته صلى الله عليه وسلم بدلائلها ا ل ق ا ط ع ة و أ س ا ن ي د ه ا ا ل م و ث و ق ة ثم حدث نفسه قائلا إ ن من كان ذا أ خ ل ا ق ح س ن ة لهذا القدر وفضائل إ ل ى هذا الحد ومعجزات ب ا ه ر ة بهذه ا ل ك ث ر ة فلا جرم أ ن ه صاحب أ ص د ق حديث ومن ثم لا يمكن أ ب د ا ً وحاشاه أ ن يتنازل إ ل ى ا ل ح ي ل ة والكذب والتمويه التي هي داب الفاسدين ثانيها كون ا ل ق ر آ ن الذي بيده صلى الله عليه وسلم معجزا ً من س ب ع ة أ و ج ه ذلك ا ل أ م ر الصابر من مالك الكون الذي يسلم به ويصدقه أ ك ث ر من ث ل ا ث م ا ئ ة مليون من البشر في كل عصر ولما كانت ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرون أ ي ر س ا ل ة المعجزات ا ل ق ر آ ن ي ة وهي شمس رسائل النور قد أ ث ب ت ت بدلائل ق و ي ة أ ن هذا ا ل ق ر آ ن الكريم معجز من أ ر ب ع ي ن وجها و أ ن ه كلام رب العالمين لذا أ ح ا ل السائح ذلك إ ل ى تلك ا ل ر س ا ل ة ا ل م ش ه و ر ة لبيانها المفصل للاعجاز ثم قال إ ن ا ل أ م ي ن على كلام الله والمترجم الفعلي له والمبلغ لهذا ا ل ن ب أ العظيم إ ل ى ك ا ف ة الناس وهو الحق بعينه و ا ل ح ق ي ق ة بذاتها لا يمكن أ ن يصدر منه كذب قط ولن يكون موضع شبهه ابدا ثالثها إ ن ه صلى الله عليه وسلم قد بعث ب ش ر ي ع ة م ط ه ر ة وبدين فطري و ب ع ب و د ي ة خ ا ل ص ة وبدعاء خاشع و ب د ع و ة ش ا م ل ة و ب إ ي م ا ن راسخ لا مثيل لما بعث به ولن يكون وما وجد أ ك م ل منه ولن يوجد ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة التي تجلت من أ م ي صلى الله عليه وسلم و أ د ا ر ت خمس ا ل ب ش ر ي ة على اختلافها منذ أ ر ب ع ة عشر قرنا ا د ا ر ة ق ا ئ م ة على الحق والعدل بقوانينها ا ل د ق ي ق ة ا ل غ ز ي ر ة لا تقبل مثيلا أ ب د ا وكذا ا ل إ س ل ا م الذي صدر من أ ف ع ا ل من هو أ م ي صلى الله عليه وسلم ومن أ ق و ا ل ه ومن أ ح و ا ل ه و رائد ث ل ا ث م ا ئ ة مليون من البشر ومرجعهم في كل عصر ومعلم لعقولهم ومرشد لها ومنول لقلوبهم ومهذب لها ومرب لنفوسهم ومزك لها ومدار لانكشاف أ ر و ا ح ه م ومعدن لسموها لم ي أ ت ي ولن ي أ ت ي له مثيل وكذا تفوقه صلى الله عليه وسلم في جميع أ ن و ا ع العبادات التي يتضمنها دينه وتقواه ا ل ع ظ ي م ة أ ك ث ر من أ ي أ ح د كان وخشيته ا ل ش د ي د ة من الله ومجاهدته ا ل م ت و ا ص ل ة ورعايته ا ل ف ا ئ ق ة ل أ د ق أ س ر ا ر ا ل ع ب و د ي ة حتى في أ ش د ا ل أ ح و ا ل والظروف وقيامه صلى الله عليه وسلم بتلك ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ل ص ة دون أ ن يقلد أ ح د ا وبكل معانيها مبتدئا و ب أ ك م ل ص و ر ة موحدا الابتداء والانتهاء لا شك لم ير ولن يرى له مثيل وكذا ف إ ن ه يصف بالجوشن الكبير الذي هو واحد من آ ل ا ف أ ب ع ي ت ه ومناجاته يصف ربه ب م ع ر ف ة ر ب ا ن ي ة س ا م ي ة لم يبلغ العارفون و ا ل أ و ل ي ا ء جميعا تلك ا ل م ر ت ب ة من ا ل م ع ر ف ة ولا د ر ج ة ذلك الوصف منذ القدم مع تلاحق ا ل أ ف ك ا ر مما يظهر أ ن ه لا مثيل له في الدعاء ومن ينظر إ ل ى ا ل إ ي ض ا ح المختصر ل ف ق ر ة و ا ح د ة من بين تسع وتسعين ف ق ر ة للجوشن الكبير وذلك في مستهل ر س ا ل ة ا ل م ن ا ج ا ة لا يسعه إ ل ا القول إ ن ه لا مثيل لهذا الدعاء الرائع الجوشن الذي يمثل ق م ة ا ل م ع ر ف ة ا ل ر ب ا ن ي ة وكذا ف إ ن إ ظ ه ا ر ه في تبليغ ا ل ر س ا ل ة وفي دعوته الناس إ ل ى الحق من ا ل ص ل ا ب ة والثبات و ا ل ش ج ا ع ة ما لا يقاربها أ ح د فلم يداخله ولو بمقدار ذ ر ة أ ي أ ث ر للتردد ولا ساوره القلق قط ولم ينل الخوف منه شيئا رغم معاداه الدول الكبرى و ا ل أ د ي ا ن العظمى له وحتى قومه وقبيلته وعمه ناصبوه العداء الشديد فتحدى وحده الدنيا ب أ س ر ه ا ونصره الله واعزه فكلل هامه الدنيا بتاج ا ل إ س ل ا م فمن مثل محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات الله وكذا حمله إ ي م ا ن ا قويا راسخا ويقينا جازما خارقا وانكشافا ل ل ف ط ر ة معجزا واعتقادا ساميا م ل أ العالم نورا فلم تتمكن أ ن تؤثر فيه جميع ا ل أ ف ك ا ر والعقائد و ح ك م ة الحكماء وعلوم الرؤساء الروحانيين ا ل س ا ئ د ة في ذلك العصر ولو ب ش ب ه ة أ و بتردد أ و بضعف أ و ب و س و س ة نعم لم تتمكن أ ن تؤثر لا في يقينه ولا في اعتقاده ولا في اعتماده على الله ولا في اطمئنانه إ ل ي ه مع معارضتها له ومخالفته إ ي ا ه و إ ن ك ا ر ه ا عليه زد على هذا استلهام جميع الذين ت ر ق و ا في المعنويات والمراتب ا ل إ ي م ا ن ي ة من أ ه ل ا ل و ل ا ي ة والصلاح وفي مقدمتهم ا ل ص ح ا ب ة الكرام و ا س ت ف ا د ت ه م دوما من مرتبته ا ل إ ي م ا ن ي ة ورؤيتهم له أ ن ه في أ س م ى الدرجات والمراتب كل ذلك يظهر ب د ا ه ة أ ن إ ي م ا ن ه صلى الله عليه وسلم لا مثيل له أ ي ض ا ففهم السائح وصدق عقله أ ن من كان صاحب هذه ا ل ش ر ي ع ة السمحاء التي لا مثيل لها و ا ل إ س ل ا م الحنيف الذي لا شبيه له و ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ل ص ة التي لا نظير لها والدعاء البديع الرائع و ا ل د ع و ة ا ل ك و ن ي ة ا ل ش ا م ل ة و ا ل إ ي م ا ن المعجز لن يكون عنده كذب قط و ل م يكون خادعا ابدا الدليل الرابع إ ج م ا ع ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام واتفاقهم على الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة نفسها هو دليل قاطع على وجود الله سبحانه وعلى وحدانيته وهو ش ه ا د ة ص ا د ق ة أ ي ض ا على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته ذلك ل أ ن كل ما يدل على صدق ن ب و ة أ و ل ئ ك ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام وكل ما هو مدار لنبوتهم من الصفات ا ل ق د س ي ة والمعجزات والمهام التي اطلعوا بها يوجد مثلها و ب أ ك م ل منها فيه صلى الله عليه وسلم كما هو مصدق تاريخا ف أ و ل ئ ك ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام قد أ خ ب ر و ا برسال المقال أ ي ب ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور والصحف التي بين أ ي د ي ه م بمجيء هذه الذات ا ل م ب ا ر ك ة و ب ش ر ا ل ن ا س بقدومه صلى الله عليه وسلم حتى إ ن أ ك ث ر من عشرين إ ش ا ر ة و ا ض ح ة ظ ا ه ر ة من ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل م ب ش ر ة لتلك الكتب ا ل م ق د س ة قد بينت بيانا جليا و أ ث ب ت ت في ر س ا ل ة المعجزات ا ل أ ح م د ي ة فكما أ ن ه م قد بشروا بمجيئه صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه م يصدقونه بلسان حالهم أ ي بنبوتهم وبمعجزاتهم ويختمون ب ا ل ت أ ي ي د على صدق دعوته اذ هو السابق ا ل أ ك م ل في م ه م ة ا ل ن ب و ة و ا ل د ع و ة إ ل ى الله ف أ د ر ك السائح أ ن ه م مثلما يدلون أ ي أ و ل ئ ك ا ل أ ن ب ي ا ء بلسان المقال و ا ل إ ج م ا ع على ا ل و ح د ا ن ي ة ف إ ن ه م يشهدون بلسان الحال وبالاتفاق كذلك على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدليل الخامس إ ن وصول آ ل ا ف ا ل أ و ل ي ا ء إ ل ى الحق و ا ل ح ق ي ق ة وما نالوا من الكمالات والكرامات وما فازوا من الكشفيات والمشاهدات ليس إ ل ا بالاقتداء بهدي دساتير هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبتربيته وباتباعه وتعقب أ ث ر ه فمثلما أ ن ه م يدلون جميعا على ا ل و ح د ا ن ي ة فهم يشهدون ب ا ل إ ج م ا ع والاتفاق على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم استاذهم و إ م ا م ه م وعلى أ ح ق ي ة رسالته ف ر أ ى السائح أ ن م ش ا ه د ة هؤلاء قسما مما أ خ ب ر به صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب بنور ا ل و ل ا ي ة واعتقادهم به وتصديقهم ل ج م ي ع ما أ خ ب ر به بنور ا ل إ ي م ا ن له إ م ا بعلم اليقين أ و بعين اليقين أ و بحق اليقين إ ن م ا تظهر ظهورا كالشمس ما أ ص د ق مرشدهم ا ل أ ع ظ م وما أ ح ق رائدهم الأكبر صلى الله عليه وسلم الدليل السادس صلى عليه وسلم إ ن ملايين العلماء المدققين ا ل أ ص ي ا ء والمحققين الصديقين ودهات الحكماء المؤمنين ممن بلغوا أ ع ل ى المراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع كونه أ م ي ا من الحقائق ا ل ق د س ي ة وما نبع منها من العلوم ا ل ع ا ل ي ة وما كشفت عنه من ا ل م ع ر ف ة ا ل إ ل ه ي ة إ ن هؤلاء جميعا مثلما يثبتون ا ل و ح د ا ن ي ة التي هي ا ل أ س ا س لدعوته صلى الله عليه وسلم ويصدقونها متفقين ببراهينهم ا ل ق ا ط ع ة ف إ ن ه م يتفقون كذلك ويشهدون على صدق هذا المعلم ا ل أ ك ب ر وصواب هذا ا ل أ س ت ا ذ ا ل أ ع ظ م وعلى أ ح ق ي ة كلامه صلى الله عليه وسلم فشهادتهم هذه ح ج ة و ا ض ح ة كالنهار على صدقه وصواب رسالته وما رسائل النور ب أ ج ز ا ئ ه ا التي تزيد على ا ل م ئ ة مثلا إ ل ا برهان واحد فقط على صدق وصواب هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الدليل السابع إ ن الجمع العظيم الذي يطلق عليهم ا ل آ ل و ا ل أ ص ح ا ب الذين هم أ ش ه ر بني البشر بعد ا ل أ ن ب ي ا ء ف ر ا س ة و أ ك ث ر ه م د ر ا ي ة و أ س م ا ه م كمالات و أ ف ض ل ه م م ن ز ل ة و أ ع ل ا ه م صيتا و أ ش د ه م اعتصاما بالدين و أ ح د ه م نظرا إ ن تحري هؤلاء وتفتيشهم وتدقيقهم لجميع ما خفي وما ظهر من أ ح و ا ل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم و أ ف ك ا ر ه وتصرفاته بحثا بكمال ا ل ل ه ف ة والشوق و ب غ ا ي ة ا ل د ق ة وبمنتهى ا ل ج د ي ة ثم تصديقهم بالاتفاق و ا ل إ ج م ا ع أ ن ه صلى الله عليه وسلم هو أ ص د ق من في الدنيا حديثا و أ س م ا ه م م ك ا ن ة و أ ش د ه م اعتصاما بالحق و ا ل ح ق ي ق ة فتصديقهم هذا الذي لا يتزعزع مع ما يملكون من إ ي م ا ن عميق إ ن م ا هو دليل باهر ك د ل ا ل ة النهار على ضياء الشمس الدليل السامن إ ن هذا الكون مثل ما يدل على صانعه وكاتبه ومصوره الذي أ و ج د ه والذي يديره ويرتبه ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير ك أ ن ه قصر ب ا غ خ أ و ك أ ن ه كتاب كبير أ و ك أ ن ه معرض بديع أ و ك أ ن ه مشهر عظيم فهو كذلك يستدعي لا محاله وجود من يعبر عما في هذا الكتاب الكبير من معان ويعلم ويعلم المقاصد ا ل إ ل ه ي ة من وراء خلق الكون ويعلم الحكم ة ا ل ر ب ا ن ي ة في تحولاته وتبدلاته ويدرس نتائج حركاته ا ل و ظ ي ف ي ة ويعلن ق ي م ة ماهيته وكمالات ما فيه من الموجودات أ ي يقتضي داعيا عظيما ومناديا صادقا و أ س ت ا ذ ا محققا ومعلما بارعا ف أ د ر ك السائح أ ن الكون من حيث هذا الاقتضاء يدل ويشهد على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصوابه الذي هو أ ف ض ل من أ ت م هذه الوظائف والمهمات وعلى كونه أ ف ض ل و أ ص د ق مبعوث لرب العالمين الدليل التاسع ما دام هناك وراء الحجاب من يشر كمال كونه بديعا متقنا بمصنوعاته هذه ذات ا ل إ ت ق ا ن و ا ل ح ك م ة ويعرف نفسه ويوددها بمخلوقاته غير ا ل م ح د و د ة ذات ا ل ز ي ن ة والجمال ويوجب الشكر والحمد له بنعمه التي لا تحصى ذات ا ل ل ذ ة و ا ل ن ف ا س ة ويشوق الخلق إ ل ى ا ل ع ب ا د ة نحو ربوبيته ب ع ب و د ي ة تتسم بالحب والامتنان والشكر إ ز ا ء هذه ا ل ت ر ب ي ة و ا ل إ ع ا ش ة ا ل ع ا م ة ذات ا ل ش ف ق ة و ا ل ح م ا ي ة حتى إ ن ه يهيئ ا ط ع م ة وضيافات ر ب ا ن ي ة ما تطمئن أ د ق أ ذ و ا ق ا ل أ ف و ا ه وجميع أ ن و ا ع الاشتهاء ويدين الخلق إ ل ى ا ل إ ي م ا ن والتسليم والانقياد و ا ل ط ا ع ة نحو الوهيته التي يظهرها بتبديل المواسم وتكوير الليل على النهار واختلافهما و أ م ث ا ل ه ا من التصرفات ا ل ع ظ ي م ة و ا ل إ ج ر ا ء ا ت ا ل ج ل ي ل ة و ا ل ف ع ا ل ي ة ا ل م د ه ش ة و ا ل خ ل ا ق ي ة ا ل ح ك ي م ة ويظهر عدالته واتصافه بحمايته دوما البر و ا ل أ ب ر ا ر و إ ز ا ل ت ه الشر و ا ل أ ش ر ا ر ومحقه الظالمين والمكذبين و إ ه ل ا ك ه م بنوازل س م ا و ي ة فلا جرم أ ن أ ح ب مخلوق لدى ذلك المستتر بالغيب و أ ص د ق عبد له هو من كان عاملا خالصا لمقاصده ا ل م ذ ك و ر ة آ ن ف ا ومن يحل السر ا ل أ ع ظ م في خلق الكون ويكشف لغزه ومن يسعى دوما باسم خالقه ويستمد ا ل ق و ة منه ويستعين به وحده في كل شيء فينال المدد والتوفيق منه سبحانه ومن ذا يكون هذا غير محمد القرشي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم خاطب السائح عقله لما كانت هذه الحقائق ا ل ت س ر ش ا ه د ة إ ث ب ا ت على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلا ر ي ب إ ذ ن أ ن ه ق ط بشرف البشري ومداره في ا ر ا ل ع ا ل م و أ ن ه حري و لائق تسميته شرف بني آ د م و ت ل ق ي ب ه ب فخر ا ل ع ا ل م ي ن و أ ن م ا في يديه من أ م رحمن ا ل ر و هو ا ل ق ر آ ن الكريم المهيمن ج ل ا ل سلطانه المعنوي على نصف ا ل أ ر ض مع ما يملك من كمالاته ا ل ش خ ص ي ة وخصاله ا ل س ا م ي ة يظهران أ ن أ ع ظ م إ ن س ا ن في الوجود هو هذا النبي العظيم فالقول الفصل إ ذ ن بحق خالقنا سبحانه هو قوله صلى الله عليه وسلم فتعال يا عقلي و ت أ م ل إ ن أ س ا س جميع دعاوى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم و غ ا ي ة حياته كلها إ ن م ا هي ا ل ش ه ا د ة على وجود واجب الوجود و ا ل د ل ا ل ة على وحدانيته وبيان صفاته ا ل ج ل ي ل ة و إ ظ ه ا ر أ س م ا ئ ه الحسنى و إ ث ب ا ت كل ذلك و إ ع ل ا ن ه و إ ع ل ا م ه استنادا إ ل ى ما في دينه من أ ل و ف الحقائق ا ل ر ا س خ ة ا ل أ س ا س و إ ل ى ق و ة ما أ ظ ه ر ه الله على يده من مئات من معجزاته ا ل ق ا ط ع ة ا ل ب ا ه ر ة أ ي ان الشمس ا ل م ع ن و ي ة التي تضيء هذا الكون والبرهان النير على وجود خالقنا سبحانه ووحدانيته إ ن م ا هو هذا النبي الكريم الملقب بحبيب الله صلى الله عليه وسلم ف ه ن ا ك ث ل ا ث ة أ ن و ا ع من ا ل إ ج م ا ع ع ظ ي م ة لا تخدع ولا تنخدع تؤيد شهادته وتصدقها ا ل إ ج م ا ع ا ل أ و ل إ ج م ا ع الذين اشتهروا وتميزوا في العالم باسم آ ل محمد صلى الله عليه وسلم تلك ا ل ج م ا ع ة ا ل ن و ر ا ن ي ة التي يتقدمها ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه الذي قال لو رفع الحجاب ما ز د ت يقينا وخلفه آ ل ا ف ا ل أ و ل ي ا ء العظام من ذوي البصائر ا ل ح ا د ة والنظر ا ل أ ن ي س للغيب من أ م ث ا ل الشيخ الكيلاني قدس سره الذي كان ينظر ببصيرته ا ل ن ا ف ذ ة إ ل ى العرش ا ل أ ع ظ م و إ س ر ا ف ي ل بعظمته وهو بعد على ا ل أ ر ض ا ل إ ج م ا ع الثاني إ ج م ا ع تلك ا ل ج م ا ع ة ا ل م ع ر و ف ة بالصحابه ة الكرام ا ل م ش و ر ي في ن الكرام ع تعالى عليهم أجمعين ا بضوان الله بالاتفاق وبإيمان راسخ قوي لهذا النبي ل ل م وتصديقهم قوي ي م حتى س ق ه بأرواحهم وأموالهم ه م ذلك إلى التضحية والفداء ا و ب ئ وعشيرتهم وهم الذين كانوا قوما بدوا يقطنون في محيط أ م ي خال من مظاهر ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل أ ف ك ا ر ا ل س ي ا س ي ة ليس لهم هدى ولا كتاب منير وكانوا مغمورين في ظ ل م ة عصر ا ل ف ت ر ة فصاروا في زمن يسير ا س ا ت ذ ة مرشدين وسياسيين وحكاما عادلين ل أ ر ق ى ا ل أ م م حضاره وعلما واجتماعا و س ي ا س ة ح ك م الاجماع ع ل عدالتهم ل م شرقا وغربا ورفرفت عدالتهم برا وبحرا غايات ا إ الثالث هو تصديق ا ل ج م ا ع ة ا ل ع ظ ي م ة من العلماء ا ل أ ج ل ا ء الذين لا يعدون ولا يحصون المتبحرين في علومهم والمحققين المدققين الذين نشأوا في أمته وسلكوا مسالك شتى ولهم في كل عصر آلاف من الحائزين السب بدهائهم ولهم كل على كل علم في في في من شتى أمته عصر قصب فتصديق هؤلاء جميعا له بالاتفاق و ب د ر ج ة علم اليقين إ ج م ا ع أ ي إ ج م ا ع فحكم السائح ب أ ن ش ه ا د ة هذا النبي ا ل أ م ي صلى الله عليه وسلم على ا ل و ح د ا ن ي ة ليست ش ه ا د ة ش خ ص ي ة و ج ز ئ ي ة و إ ن م ا هي ش ه ا د ة ع ا م ة و ك ل ي ة ر ا س خ ة لا تتزعزع ولن تستطيع أ ن تجابها شياطين كافه ئ في أ ي ج ه ة ولو اجتمعوا عليها وهكذا ذكرت إ ش ا ر ه م خ ت ص ر ة لما تلقاه ذلك السائح الذي جال بعقله في عصر ا ل س ع ا د ة جوانب ا ل ح ي ا ة من تلك ا ل م د ر س ة ا ل ن و ر ا ن ي ة في ا ل م ر ت ب ة ا ل س ا د س ة ع ش ر ة من المقام ا ل أ و ل ك ا ل آ ت ي لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد ا ل أ ح د الذي دل على وجوب وجوده في وحدته فخر عالم وشرف نوع بني آ د م ب ع ظ م ة س ل ط ن ة ق ر آ ن ه و ح ش م ة و س ع ة دينه و ك ث ر ة كمالاته و ع ل و ي ة أ خ ل ا ق ه حتى بتصديق أ ع د ا ئ ه وكذا شهد وبرهن ب ق و ة مئات معجزاته الظاهرات الباهرات ا ل م ص د ق ة ا ل م ص د ق ة و ب ق و ة آ ل ا ف حقائق دينه ا ل س ا ط ع ة ا ل ق ا ط ع ة ب إ ج م ا ع آ ل ه ذوي ا ل أ ن و ا ر و باتفاق أ ص ح ا ب ه ذوي ا ل أ ب ص ا ر وبتوافق محققي امته ذوي البراهين والبصائر ا ل ن و ا ر ة